ه ل ا ا ه ت ك ل م النهاردة ا و د ي تمت ت ر ل ا ش ع خلصنا ا ل ل ي ب ر س ت ي ر لسه د مهم جدا في ا ل ل ي ب ر س ا ت ي ا ر لازم ت س ت ب ه ك د ه ك ه ا ل س ا ن د ه يجي السؤال ل و ح د في المصاحف وحتى لو ما ي ش يعني لو ج ي ق و ل ك تتكلم عن ا ل ل ي ب ر س ا ت ي ر العادي ل ا بود ا ن ك بعد ما خ ل ص كلام عن ا ل ل ي ب ر س ا ت ي ا ر تتكلم عن العقديات ل ل ي ب ر س ا ت ي ا ا ل ي ا ت أو ف ن ا ت ه ه فنان ف ه م ت ب عقديات ا ل ل ي ب ر س ا ت ي ا ر ت ع ت ب موضوعا هاما جدا كثير فينا خ ل ي ا نحكي خلي بقى معي ر ب ر ا ل ك ي بعيا فالاكتيوس ل ي ب ر س ي ل ف ل ي ا ر م و ض و ع ا ل مهمة اللي ط ا ل ا بيجي في ا ل م ت <تصفيق> ح ا ل ا ت ليه؟ لأن ب ي ج ع ر ط اللي بحصل ا ل م ت ح ا ن عارف ا ن الطالب د ا ي م ا بيجي في الصفحة دي وتوس ل ي بديك ذ ك ا ل ا ك ت ي و ليفر س ي ف ا ل ي ا ر م و ض و ع ا طويل ي ج ي في ا ل ا ك ت ي و ت ليفر س ي ف ا ل ي ا وليه بويظهر على موضوعي بعد تظهر الإمتحان النتاج إن أول سؤال يجي لك ا ك ي و ت ليفر س ي ف ا ل ي ا وحتى لو جالك ليفر س ي ل ف ا ل ي ا ل عادي زي ما قلت لك لازم برضه لما ت خ ل ص ا تمر ك ا ه في الاكتيوس ليفر س ي ف ا ل ي ا قبل ما نتكلم على الأكيوت ديبر س ي ل ي ا أو الفنر أو ك ي ف ر ا ت س ي ل ي ا أو إس إيه ش ي قبل ما ت ك ل م على ا ل م و ض و ة الشعار المضهر يقول إن الرقم مهم في ا ل ك ي و ت ديبر س ي ل ي ا هي الرقم المهم في ا ل ك ي و ت ديبر س ي ل ي ر ق م ث ن ي ن قبل خليكم يا خ و ا ن ف خليكم عارف الرقم المهم اثنين ا ل ي ن ش ن هي ا ك ي ت ي ن والإثيولوجي ح ا ج ت ي ن وكلينيكال ا ل ب ي ت ش ر هيبقى كلمتين واتنين أنيبي والاندستريشن ي كلمتين والبريتنس كلمتين اللي بحبوا يضطر ل ل ت ل م ع العشر ضعف هنبدأ أول حاجة ا ل د ي د ي ن ي ش ن ا ل ا ن د س ت ي ش ن كلمتين و ا ل ك ل م ت ي ن دول ه ي ع ج ب ك م جدا جدا جدا لأن ا ل كلمتين مع بعض هيتسببوا أو هيعملوا نهج جميل يتحبو ه ه ت ب د و ا الموضوع لما تعرفوا الكلمتين دول الأديوت ليفر سيلفليا هو ع برع ا الأديوت ليفر سيلفليا والديفيلمنت وحكتين أيهما حكتين دول مع إ ن س ت ا و ب س ي ع ن د ك ق ا ب ي و ر و ب مش د ن ك ل ما الحاجة. أعراض ا ل ي ب ر س ي ر ت ر ي ي ر بيقولك ا ن فجأة ي ص ل ا فيك ا ل ي ب ر ت ي ب ر ي ي ر والذبيل و ب ن ت و إنك لغة عندي القارب يوروبي. ت ي قارب ي ر و ب ي أنا قفل ب ل ي و إ ن ل ي ا ك ا ن ش ر ة ه ا ف حصلت. وزن ع د ي بعث. وزن ثمان أ ث ي ا يعني إحنا بنتكلم وزن ث م أسابيع ويزود برديا طبل زيد. يعني ا ح ن ا بنتكلم على واحد كريم ف ق ى تتكلم ثمن أسابيع جلويه. ا ن ك ب ا ل و ب ا س و ك و ا ج ي و ب دخلت عكيود ليفر س ي ل ي ر وزن د ي ي م س ا ب ي ع ذكر الدينيشن. ي ع ن بدي د ي ن ش ن كلمتين بالضبط. ا ن ك ب ا ل و ب ا ي عندي ا عن ل ك و ا ي و ب ي ا ي ه حاجات اللي سام ك ل ه ن ت بقولنا حاجات اللي ا م ك ل ه في ا ح ن ا قلنا إن عكيود ليفر س ي ي ر ب ي أوزع د ي ي ن ث ن س ا ب ي ع يقولك أظل وحصل. في ع ل ا ل د س عش ك ي و د في ع ن ى ن ل د ر ا هاي برة ع ي و وفي عندنا ص أكيود. الأكيود بيدعوز عدين ثمن أسابيع. ا ي ب ر أ ك ي و ت ب ي د ع و ز ن 2 w e e k s يعني في خلال أسبوعين واحد ت ق س ل ي ما م و ش أي حاجة. ف ج ط ع ج ا ل ه أ ك ي و ت لبر س ن ت ي ا مع فكرة الكولبيشن ذا م و ل و خلال أسبوعين م ا ا ل ن ه هو الأكيود أو ه ا ب ر أ ك ي و ت لبر س ن ت ي ا في ع ن د ن ا صبغ أ ك ي و ت لبر س ن ت ي ا ل ن ه هو بيحصل من ثمن أسابيع لغاية د ي ن لحد 6 شهور. ما أقدرش أقولك ع ل ه أكيود ل ن الأكيود ب ي ر و ز ن ث م س ا ب ي ع وما أقدرش ق و ل ك ع ل ي ه ك ر و ن ل ا ن ه ب ي ر ع ن ث ا س ا ب ي ع ل ع د ي من 6 شهور. ت ش ر ح من ا ل ت ع ط ي م ا دي ب ه ا ش لازم. المهم خ م ص ن ا ر ا ت في ناس هم خ م س على ا ل ا ي ت ي و ل و ج ي ا ل ا ي ت ي و ل و ج ي ا ه م سببين يموني. أول فيروس الباتيتس. مكتوب عندكم فيروس الباتيتس دي و سي. لا. فيروس الباتيتس ا ي فيروس ممكن يعمل. يعني. يعني حتى الباتيتس دي حتى ا ل ل ي ه و ا فالمهم خليكم م عايزونا. يعني فيروس أي فيروس ي فيروس ممكن يعمل ه ي ع ق ي ع ت ب ي ا حتى ا ل ي ب ط ا ر ت يعني البطارية ا ي جينا ش ر ح ا ه ا قلنا ن ه واحدة وما ب ي ع ا مش ا ي حاجة لا حتى ا ل ب ط ا س ي ة ممكن ي ل ب ا ل ف م ي ن ش ن ا ي نعم بتبقى ن س ب ة صغيرة جدا و ن س ب ة ر ه ي ل ة جدا ا لواحد ج ي ل ه البطارية E ي ل ب ا ل ع ل ك ي ع ت ر ه ب ي ط ا لكن د ر و وبينه بينكم ا ل ع ي اللي ج ي ل ه ا ل ب ط ا ت ي ة E و ي د خ ل ف ا ل م و ض و ا ل ل بعمله هو ا ل ب ا ي ت سي و بينك اللي جلوه باتيت ي والباتيت سي يقلب لفامينيشن ي ل و بينك العيال لا ف ب ا ي ت سي ممكن جلك ب ك ل ا م ر ه تاخد ر ة جلك ب ا ي ت سي ا م ا ش ر ح الباتيت تقولك الباتيت سي ما له ه ا ك ما ب ي ع ف ش حاجة لأنه ما بيقلقش ع د ا الكورونتي و ل ك ن قد يؤدي إلى كيوس ل ف ر ت س ي ل ب ر ت ي ا يبقى أول حاجة بعدها ب ا ت أي فيروس ممكن يعمل كيوس لبرتسيلا وتاني حاجة ب ر ا ي تامول ا ل ب ر ا ي تامول ب ش و تاخد ل ي براص تامول حوالي خ م ج ر ا م يعني خ م س ر ا م يعني س ي خ د 3 ل ا ي ن أ ر س يعني التحديد كده ت س ع ي أ ر س و ت ب ض ه م على ف ك ر ة ج ي ل ا ر ي ن ل ب ر ت ي ا ر د اللي هي ا ن ت ف ل و ب ا ت ي عندي عن كورونا ت ي ده كده انتيولوجي خش ع ل ك ل م عالكلينيك البيتشر. ترى بعد الكلام الثاني عزك ألكو لا برينس ت ر ك من الكلام ا ك ل ه ب ن ا عن اللي ي م ن ه م هما دي ا ل ا ث ي ن دول. خش ع ل ك ل م عالكلينيك البيتشر كلينيك البيتشر ه م كلمتين و ا ج ي ب ه م منين يعني ا ج ب ه م من ب ي ش اللي هو ك ل م ي رقم ا ن ت ف ل و ب ا ت ي رقم ا ن ي ن ك و ا د ر ي ل و ب ا ت ت ح ت ى بنتين أو كميتين مصقيتين مع بعض. ا ن ك س ل و ب ت ي حتى عين ب ي ب ق ى م ص و ط بيهم. أنا عندي ا ن ك س ل و ب ت ي أ د ي ك و ا ل ي و ب ت ي ا ن ك س ل و ب ت ي بس مش تون كده. ا ن ك س ل و ب ت ي وكيف ن ه تمشي. والرجل وهو بصحح خيارات دورة ق ر ل عجابة على ن ك س ل و ب ت ي م ا ل ا ق ي ش لا ا ن ك س ل و ب ت ي ت ك ت ل إنكسلوبتي. اللي ح ن ا شرحناها ل ث ر كاتس اللي هي البريكو ما بيكانو س ط ح ي والكوما و ا ل ك و ي ا ل ت و ي رقم و ا ل إ ك ل و ب ت رقم ا ي ن ي ر و ب ا ي طبعا هذا عين ب ي ع ن د ه ي ه لكن ا ح ن ا قلنا في ن ك ا ل ب ي ش ر ه ت ب ب ى ح ت ي ن واثنين ا ي ه اثنين N ي ه هما ل ك ا ن N B ن ب يقوله ج س ق ا ل هناك ج ز س ولا م ف ي ش ج د س اللي ببدأ في الأكتوبر تلليار الجزء ب ت ب ق ى باي ا و ب ت ب ق ى رجل اللي هي تفصل ل ن ه ا أ س ا س مش ت ب ق ى ت ى وست ح ص ل ع ا ي د نعمل بالورود ديجيت ق و ي لكن وقت ما ب ي ن ل و ش ا ن ه هو يبان ت ي ن ي يبان تكجلدو عشان كده ا ل ج ز س ب ت ب ق ى ا ي ب ل ي ه أظن الخبر ده لما ت ل ج عملية ا ل ا ر ده والزيت ا ل ي ديني ي دي دي. المفروض ل ا ق يمسك بعدي جداً ل ف ا ج د ا ل أ ن كل بساطة م ع ن إن ا ن أنا أقول لك لما فيش جونز معناه كده وكأني بقول لك إن ت ش خ ي ص هذا ا ل مرض صعب ج د ا أنا بتكلم عن و ا ح جاي بيشتكي مني بينجف و ع ن د ا ن ك ا ل و ب عني الشخصات ي ه إنقلص إن صح ولا غلطان أنا إ ل ل يقولي أنا هذه ا ن ق ل و ب ت ي جباتك ن ق ل و ب ت ي معه ما ليش أ ا ما في حاجة ب س خ ي ن أنت عمك ل ب ي ل عمري ع ن ي ك أشفر ل أ ا ب س ل م ع ي ن جالي ع ن ه ا عنده نفس ا ل م i f e s t a t بتاعة ا ل ا ن ك ا ر و ب ا تي أو ليه نفس ا ل م i f e s t a t اللي هنونا في ن ي و ي و ر بتاعة ا ل ا ن ك و ب و ي ت س وعندني ش ي مش صفر فمش ه ي خ ت ر على بالي أساسا ا ل هو عنده إنه هو عنده جمل بينما على بالي ما نبدأ نأخذ ب ا ل ا نديه ب ا ت ا ل ا ن ك س ا ر و ب ا تبقى condition بالي ب ت ي ر ي و ي م ما حناش نعمل معايحة لبرقم أي ا ن دي ا ل و ل ى ليس هناك جمل عدد رغم من البيلروبي منرو ب ع ل ي و س ت ب ي ن ك و ن ا مش ه ي خ ر على بالي أساسا من ن إن ا ش د ي ه البيلروب اللي هي الثانية، إيه سبب الوفاة أو إيه هو سبب البدء، سبب الوفاة هنا أي كلام ل ك ت بأي س ل ا ل ممكن ي ح ص سبب الوفاة كله د ا من م ن و ج ا ح ق ي ق أ ا بسأقول يعني ا ل ل ي ر ا ز ع ق ط كل الأعضاء الثانية ممكن ت ب و ت ممكن يكتشف ب ع د ك الخياط، ي ع د ا ل خ ي ا أي حاجة ممكن تحصل أ ص ل ح ا ج ة تموتك هيموز. ا ل ه ي م و ج إ ا خلاص تشوف و يموتك الليبراز ديما م O أي حاجة ممكن تموتك أ ت كيما ع د ا ت M O F. التحقيق عايز م ي بس. ي و م ا ل كثير. الكلمات حط B و ل حدا بالروبن والبرزوم ب ا ل ط ي B و البروبن ط ب ع ا بالروبن هي بعالي قوي. لكن احنا تفاعلنا عالي قوي. لكن مش هيتحي ي ع م ل ي مش هيتحي تفر الجلد. المهم بالروبن ه ي ع ا ج لكن اللي ه م ن ي ب ع د البرزوم ب ا ل ط ي لان البرزوم ط ي ر ي و ما ت ي ه ب ر و ن ج د ا ع د ة تعيه ي e ي y bad p r o و n وأعتقد ن ن ا بشرح لي ك ش ن ت س ل ت ر ك ا ل ب ر ز و ن بالطير. دي على أو دي ب ر و ن ج د سواء ل أ ث ي ر و ي ا ن م ا ب ق ي ت الحاجات اللي ت ر ف ا ل ي ر ف ن ش ن ت ت كانتي حاجات م ن ه ا كتير أو ما بدنش ا ل ا فين في ا ل ك ر و ن ب وعشان كده ا ل ا س ت ي ش ن قبل م ا تجيب ا ل ا س ت ي ش ن عرفت ن ي ي مهمة جدا هل القلب ومن ه ي القلب القلب ومن ه نورمال ليه ي نورمال لأن إحنا ن ا القلب ومن ما ب ي ج ل لبر عيني الكورونا ق ب ن م ا في العيون ه ا القلب ومن ا ا ل ق ي والنورمال ده كده اللي هو الادستيشن ت ر ي ت م ن ت ع ت ق د الفريق منتهي كامتين ا ي هما ك م ت ي ن رقم واحد في ن ت م ا ت التريتمنت أتعالج الكنتوم اللي هي س ي ن ت و م أنت فرضا ش ي عليها، تعرف ع ي ه ا رجل أنت فرضا صعب ج د ا ل ن ه الناس ف ر ت اللي و ما كان ص ح ب ر ف و ا ع ا ل ج كل m a n i f بتعليها، وحصل ا ل ن ا ت ا ل و ا ي ل ل ي بعليها، ورقم ا ل د ن ق د أحسن ح ا ج اللي أنت تعمل ل ي لفرت راند ا ل م و ض و ع علش ع ر ي د بس تبيتو في, في المسك لأن أنا عارف إنتم شذاك نتفق. هتيجي ل ا م ح ا ي ل ا ل ا ك ل ف ر ت ا ر مش ذ ا ك ر الأكيوس و ا ن ا عايش ومطيفق بنسبة liver liver liver. في ا ل ي ة ن سؤال الثاني هيجي ل ك هيجي يقولك ا ي ه أكيوس ليفربس ت ل ي ر ا ل د ي ف ي ن ش ن كلمةين. قاعد في لغة أند. أي لغة؟ إنك يورج الكلمةين. غير هذه ا ي بكل ا ن و ا ع ه ا و ت ا ن ي حاجة ا ي ه درس تامون م ر جرام. بعد كده كلينيكا بيكشا الكلمةين. ي م ا ك ا ع د في لغة ن د ن ك ل ة ت ه م لكن ما تنساش تقول اتنين. ن بي. الإن بي ا ل و ل ى ل ي س هناك جزء والإن بي الثانية. سبب الوصفة سبب الوصفة م و ق ت M O F م u ا t i p l e organ failure. المدشليشن ك م ت ي ن ح ق دي. وإيه بيبقى وإيه برضو نون فاين دي. ب ر و نوند. و ا ي ه كمان ا ل ب ل ا و د ن طبعا ب ي ى ع ا ر جدا. و ا ن دي برضو ا ن ا ل ا ل ب ي ن الجعبة نورمال. ا ل ت ر ي ت م ت كميتين ا ي ه هما سنتومات ي ل ت ر ي ت م ن ت ا ن l ليفر ت ر ا ن s p l a n t a ا أ ا ق و ل ه نحات لما ج ي ل السؤال l i v ف r f a i l u لازم ت س ت ش ي العشر نقط دول بعديها ل ن لازم تتكلم ع ا ل أ ك ا د ي م التفسيرية. شوف بعضنا موضوعه موضوع ا س ي اللي عايز نتكلم عنه. ديدي. ديدي أي زيدين، ا ي زيدين، ممكن ا ي زيدين ي ع بس اللي ا ن ا عايز أتكلم عنه من ه ذ ا بعض الموضوع إ ا س ي هو هي. بوتام ه ا ا ل م ف ا ج أ ب ا أ ا ل اللي ي ع ن ت م تكيس ر ع ة ل ي م ش عشان هنجيلك تفكر ا ت ح ا ر ب ولا بوتام ه ي ا ل م ا ج الموضوع مهم. لإنه أكتر سؤالين ييجوا في الليبر ل ي م ت ك ت ف ي ن ه ب و ت ا هاي ا ل م يعني د ا م ا هيجي البرطة ه ا ي ب ر ت ن ش في ص و ر ة غير مباشرة ب ن ع ا ي ه ي ب ي و ا ت ك ل م عن ا ل د ه ي ز نعم ليش؟ لأنه ه م عرض في الدهيدز هو ي ه البرطة هايبرتينش لازم ن ت ك ل م عن الدهيدز لازم أهم حاجة تتكلم عنها يا ي ه ر ة ه ا ي ب ر ت ن ش وفي طبعا تاني يجي أ و ت و ج ي ن ا ل ا ر ب ض ا ل و ت و ج ي ن ا ا ر ل هو هو لفت ل ا م ي ذ نتكلم عنه ل أ ن تقريبا السبب الوحيد اللي بيعمل دوالي ا ل م ر ي هو ا ل ب ر ط ا ل ب ر ة ه ا ي ب ر ت ن ش فعشان كده هو موضوع مهم جدا. نبدأ و ل ا نتكلم عنها د ي ف ي ن ش ن ا ل ب ر ه ا ي ب ر ت ن ش يعني ا ي بورتة هايبرتينش بقول لك ا ي ب ي ت ن ش مش ا ي له ل ا ن ه أ ل ش هاد منين ل ا ق و بورتة هايبرتينش يعني إذا ت ب ع ا ل ض غ ط في ا ل و ر ي د اللي ا ل ب ي أ ض ب كم أقول لك لو ا ن ت مش حط رقم هتكتب أ ض ب كم هذا ا ل ي م د و ك ن ر و ت ك ر العاجمك ممدوح والرقم كم النوم ا ل ث ا م ي و م ق ا ل ك نوم حط عشرة حداشر ومن كان ج ا ه ت ن ي ن ثلاثة وخلية أ ض ب اتناشر م ل ي م إذا ذ ا بورتة هايبرتينش اللي ي ش ة و ف ل ا ل أ ر ش ر ش في, في البورتر دي أ ض ب كم أ ب ط ن ا ش ر حاطه ما ح ة حاجة في دينيشن. في حاجة استوقف صلتك وأنا بقول دينيشن. ي ن ما ت ي ش كلمة ا ي برزست. ل ا ن ا ن ت ل و ك ت ب ت كلمة برزست. الناس هتطلع عليها. طب ع ل ش ا ح ن ا كنا نكتب برزست في السنة في هاي باتنشن. يعني لما بتنزل شوية ض ب ط بيجي. لما بتيجي م ث ل ا ن تشرح ناس ب ه م ا ب عشر إ ل مادي يعني المهم ضغط بيجي. بيجي شوي. فعشان ك د ه لازم كنت أكتب برزست. اللي ما هنا في بورت ه ي ب ت ن ش ن لا داعي إننا ك ت ب برزست. زي زي فالمونا ي h y ك د ه definition سبق م ن ه خ ص على ا ل ا و ل و ج ي ا ع ت ق د ا ل ا و ل و ج ي كان ل ج د ا ب س ب ا ل e f i n i t i o n و كان ف ا ر و ا ل ا و ل و ج ي كان ل ج د ا ل ا ن بكل بساطة السبب الوحيد اللي بيعمل فورتر ه ا ي ب ر ت ي ن ش ن هو ل ي ب ر كلوس السبب الوحيد اللي بيعمل فورتر هايبرتينشون is liver k o o s سببهم ط ع د ر ا غ ه م ب ت ا ط ع د ر ا ح ه برضو من ك ت ر ما بيشتغل وبيديهم مخهم ب ح ث ه ن ق واحدة يعني د ا ي م ا ً ص ا راح تحس برضو ن و ا ي ن م ع ل ش ب ي ب ق ع ا ق ب ي ة شوي. يعني يعني برضو من كثر ما بيشغل وكثير وكثير. ف د ا ي م ا ص ض د راح يجي يقولك بيقولك ك ا ه أ ك ي ما ليش ه ع ل ب ي ن يعني ي ل ل ي ب ر ض روز ا ل ظ ب لا في حاجات تانية. ثم إللي ا ي هي. ويجي صاد راح اليوم أسمعها كده. ما أسنين. لهاش ا ي لازمة. يقولك لا بقى خليك معي. الباب البوتر في ا ل ب ر ت ن ش ن ه ت يسمع أ س ريد هو سنة 99 وسنة 10 بالمئة من الباب البوتر ل ا ل ب ر ت ن ش ا ن بسبب إيه؟ ل ف و ز ا ن ت ليتقولي أحبك كثير. أو أ ر وايد ف د ا م ل ا ل ع ي ا ن كل ع ي ا ن ديلا ع ل ى ه م م ر ت ف التنشان. أو م و ي فاضوش في ل ف و خ كده. و و ل ي ت ر ع عندهم كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. مع ا ن كل ا ل ع ي ا ن ي ن اللي هتشوفهم في حياتك عندهم مرتفع ي ل ت ن ش ا والله العظيم هذا سبب ليفيرسروز. إذا بدل ه ما ق و ل ه ا كل هاي الباقي كلام. بيجون راح على اللي بعد. أ ل ل كحنا زين أ ك س م من م ث ا ل ده ا ي ه دلهم. أ ق ل ك و في أ ب ا ب صبة ه ذ يعني فوق مستوى ي ا ل ل ي ر وفي مصاير في الليبر تبعه بات وفي ا ن ف ر ا ي ا ت انفراعيات ن ي ع ن ي انفراعيات اللي ا ح خلي ب ر ا ل ب ر ت ي ن ا ل الليبر كنا داخل الليبر من تحت فوق الغرض إذا ا ن ف ر ا ي ا ت اللي هي الحاجات اللي تخص ا ل ب ر ت ر ز ي شخصية ش و ف ا ل و ا م و ب ر ا ع ا ت و ب ا ع ي ا ت وانفراعيات شوف ا ع س ا ك ر ح ونن ط ب ا ع ي هي ا ل س ب ر ا ا ت علو لنا طبعاً راي ف ا ي ج هابيليا تركز ب ا ل ش ر و ز تركز بالجيش أي مصيبة تيجي ت ي ج اليوم ن المطل ا ن فيلو هنا ك ي ف أو ب ت ر شان أنا أ ا ت أ ك ب ثم هي دي نفس الأذباب اللي كانت تفعل إيه ك ا ر د ي ك سروز ع ب ا ن ه ثم هي سوبر حباتك اللي هي ا ي ه ك ا ر د ي ك سروز الناس ط ب ع ا ك م ه ا و ا ب ع ن ق و ل لك يا سروز بكل أذباب ليه أنت ت ف س م ه لي وتقولي سوبر حباتك اللي هي ك ا ر د ي ك سروز المهم صورة هيداتك كل ا س ب ا ب ا ل ك ا ر د ي و د و س إ ح س ى ا ل أ ا ب ا ل ح ر ى ن ه م لقيت بأقصر دقة ش ي منهم الدينوكلوزيت سندروم. ل ن ا ل د ي ن و ك ل و ز ي كانت بتجد الهيداتك بين جوا ا ل د ي ن و ل ي جوا اللبر مش فوق اللبر. أي كان المهم صورة هيداتك ه ا السودوس. جينا في اللبر. إيه حاجات اللي في اللبر؟ ي ه حاجات اللي في اللبر اللي ت ي ب ي ا ت ك ن ش ا أ ب ه م ح ا ج الدنيا هي لبر س و و س طبع في رقم واحد ل ب ر ل و ص صور رحهم. ق ا ل و لنا في أسباب تانية. و ن ع ر ماهي. ق ا ل و لنا السبب الأول للهزيمة. و ا ن طبعاً أ ت ل ك التسلسل للهزيمة ت ك ا ن د ي ن ل ب ر ص و ة يعني. ل ت ل ك ل ب ر ل و ة بكل أسباب. بس رح على كي ب ع د عشان ما في سوش. للهزيمة يعني ش ت ز و م ا ش ت ز و م ا أول ترى هو في كم ش ت و م ا ه م دول الهبات قوس. إيش ب ش ش ت ز و م ا تهيمن ا ل ز ي د و ف ي كل جينات. والإج هوجيكون ل ي م ف و م ا بس لما يعني أ ا ما قاعد أتكلم على فكرة بورتر هايبرتينشون. ولكن هوجيكون ل ي م ف و م ا على فكرة بيجيب ح ا ج ا ت كتير من ضمنها سبورتال هايبرتينشون كركر. مهم حباتك يبرقق واحد لبرصود ا د ه ر ب ي ز و كونجينتال ووجيكون ل ي م ف و م ا أو بوكينيا. و ا ن ت راح حباتك اللي هو حاجة ت ح ث ر في ب و ر ت ا ل جين شخصية. اللي ي ه ا ي ح ث ر في ب و ر ت ا ل جين شخصية ي ج ي ب سبورتال ه ا ي ب ر ت ن ش ن ي ي ك ث بورتر ج ي ر و م ب و س ما أقولك ع ح ا ج بقى أهم سبب يجي ب و ر ت بينسر م ب و ز ز م ا ل س ر ا ئ ي ل ي ي ن يقولك بولي س ا ي ي ي ع ل م ش ا ل ه م سبب يجي ب و ر ت بينسر م ب و ز هو دي باتوما و ه م سبب يجي في باتوما ا ل س ر ا ن ب ا ل ن س ب ب ا ل ن س ب لأن اللي بيعمل ب و ر ه ي ب ت ش ن السبب الوحيد اللي بيعمل ب و ر ت ه ي ب ا ت ش ن ة إيه بقى ل ي ب س ر و ت ن ا م ح ض ر ا ي ل سوبر ه ي ا ا ت ك و ه ي ا ا ت ك و ا ن ت ر ي ي ا د ا ت ك وكلها بتدور في قلب واحد أنا وهو ي ه لiver t h r o o s i s ب ك ت ب على كل الكلام ده وما حدش ض ي ع واس كلام ث ا ي اكتب على كل الكلام ده و ا ل ي دي سبب البوتري ه ا ي ب ر ت ي ن ش ن is liver t h r o s i s بس اعرف ليه liver t h r o o s i s بيجيب بوتري ه ا ي ب ر ت ي ن ش ن liver t h r o o s i s بيجيب بوتري ه ا ي ب ر ت ي ن ش ن سبب بسيط جدا. الوحدة ا ل ج ن ا ئ ي ة ل ل كابد كان شكله ا ئ ت ي ر وكن في هنا حاجة اسمها بوتري ت ا ي س والبوتري ترايتس كان فيه ك ن حاجة ثلاث حاجات بوتريدين و ا ل ه ي ب ا ت ي ك أ ر ت ي ندرنش من البرتافين وندرنش من ا ل ه ي ب ا ت كم ك ي ر ب ا ل يضعف ترى ل م ي ش ل ا ل م د ل ا ت المجلات لما يفشل ل ي ب ر س ل و ز ي ح ش ل نخبطه أو نصو ل ه ي ب ا ت إيه، ا ر ت س ي ت ش واحد عاد ت خ ب ط في الليبر والهم ما ي ف ش شكله ي ت غ ي ر شكله ي ت غ ي ر والبصلج اللي يفشل والجينيريشن ديون مع ص و ز مع اللي ي ل ن و ا ي ب ر ت أرتسيتش ي ب د ا ل ه ي ب ا ت ر ت ي والبرتافين دول ا ل ا ن ي بعضهم من ليش ا و ا من ه ي ب ا ت ن ج ر ي ي ب د ي ح ب ي ن ه م ت ج ب ة عشان كده ب ر ة ة ب ت و ا ب ا ت ا ل ع ر ي و ا ل ب و ر ت ل ي ن ا ل ب و ر ت ل ي ن ر ح و ل ج ي بفين، و ا ل ب ا ت ا ل ع ر ي رحوا ل ج ع ر ي و ض غ ط ف العرضي ا ع ل ى من الضغط في في الجين، يبقى لما يفتح ب ل م ة يوم شوي يب من الهبات ا ل ر ض ي يروح فين، يروح على البورتلبين، يوم يعملوا بورتر هيباينشن، هذا هو السبب الأساسي. السبب الرئيسي هي الليبر تروزد بيجي بورتر ه ي ب ر ت ي ن ش لأن مع الوقت ومع الزمن يبدأ يفتح فتحة ل ب ي ت ن ا ل ب ر ت ب ي ن و ا ل ج ي ب ونباتك آ ر ت ر ي اللي موجودة فيه في البرتريات و ت ع م ي ل ه ا ل ك غ ا السبب الثاني اللي يقول لك أ ص ل حاجة رجنة ليش ن د ج و د رجنة ليش ن د ي و د طبعا بتساوي الليبر ت ر و ز ممكن تضغط عليه على ا ل ب ر ت ب ي ن وكمريشان ب ده ممكن يعمل ب و ر ت ل ه ا ي ب ر ت ن ش ن س ليش ب و ر ت ه ا ي ب ر ت ن ش ن الضغط عالي في ا ل و د البيض كم خلاص ي و ل و ج ي سبب واحد على وهو ل i ر و ز س وسبب إن ال ل ي v e r ر و س عمل بورطة هي ن ما ا ت ع ن ف ي ت ل ب ي ي ن ا ل a r e و ا ل e i n ي س و ن جلادك a e و ا ل ب o r l v i و ا ل p و r t تعالوا بعد كده نتكلم عن ا ل ب الجيني أعتقد لو نعرف م ت ا ل ب الجيني خ ل الموضوع يعني و م ت ا ل ب الجيني كده ما خلنا ن و ر ا خلاص ك ا م موضوع البص الجيني ط ب ا هو ال ب و r ت a l v ده ب ي ت ك و ن من إيه؟ من ا ل ت ح ا ت two v e اللي هو معي s u p e r د ي r a n خارج من ا ل ت ي وزميلين الجين ودخل من الجين يتحد مع بعض عشان ي ك و ن لي عشان يتكون لي بورتر جين والبورتر جين يأخذ بعضه يأخذ الدم من الكبد والدم م الجين ويأخذ بعض م ح د ي ن ل ل ي ب ر ويوصل للليبر و م الليبر ينبخه وبعد كده يورثين في ا ل ه ي ب ا ت الجين ل ل إ ن ج ي و ب ن ت ي ب ي ويرثين في الدورة الدموية إذا ا ل ب و ر ت ل جين هو ناتج عن ا ل ت ح ا د بين الجين و س و ب ي ر ي و ا ل ز ي ن ر ا ص ل ا ً غ ل ط لما ت ك هنا ا ل ض ا هنا ع ا ل ي و م ت ك هنا ا ل ر يجي الدم جاي من ا ل ا ن ت س ت ن رايح على روتون ل ا فك م د و د ة فك واسع يوم يشتم ج ز ي ما هو يوم يعمل ك ايه؟ أول كلمة ا ن ت س ا ن ك و ن ج ش ن صح ولا غلط اثنين هيجي الدم و ا خ د بعض من الادرين رايح على بورترين على طريق ا ل د ي ن ا ل ا د ي ن ل ا فك هنا واسع يوم يشتم ا ل ا د ي ن يوم يعملك ا ل ي ن ك و ن ج ش ن إذا أول كلمة ا ل ي ن ك و ن ج ش ن ثاني كلمة انتسون ك و ن ج ش ن صح ولا غلط ت ا ل ا ل كلمة هو فك هنا مستحيل فكرة هنا و ق ش ف الدم مش عارف يمشي ي و ص ل لين ل ل ل ي ف ر ا و م ا ل ا ً اتقول ب ر ي ء جيزا هو الهدف ا و القموح ب ت ا ع ا ل دم هو دم العايز يعمد إلى القلب. ا و ه فكر القموح ا ن ه يوصل ل ل ل ي ف ر لا لا الدم مش قموح ا ن ه يوصل ل ل ل ي ف ر قموح ا ل دم ا ن ه يوصل للقلب طبعاً ما ي وصل للقلب ومنقلب بايخ خليش و في ا ل د ن ي ا و ا ل ي ت ر كل اللي في كل ا ر ض ا ء الجسم وعشان كده الدم اللي هنا ده عايز يوصل ل ى يوصل للقلب. إحنا كلنا بتوصل للقلب مرة ب ن ي ن بالكبد عشان الكبد ن ض ف ه من دين. من النفايات اللي, اللي كانت فيه شو ل ن الكبد ده ا ل مصنع ا ل ل بخلصنا و ب ي ت ق ص ح يبقى إذا هنا سلك م د و د ب م د ا م يعمل إيه ب م د ا م ا ل س ك ة ر ئ ي س ي أو ا ل شر ا ع ر ئ ي ف ي م ا د و ز نو ق م نعمل إيه نبدأ الدم ده ينشف ي ي ا ل ش و ا ر ع الجلدية ا بستين سكوليش على طول دون المرور بنيم بالكامل خلنا ق ل ك م حاجة الشوارع أو الحواري الجانبية دي قدي موجودة ا ن ا ر أ ي فكرة ن واحد ي ج ي ل ه بورطة بتنشط ومن شوارع دي حاجة ي تونها أو بتكون تون هي قدي موجودة لكن م أ ك و ل ا لأن طول ما شارع ر ئ ي ت ي سليم و س ا ل ك أنا ل ل ي خليني ا ل ش ي ن في شوارع جانبية إ م ا لما شارع ده ما ه ا ش ي ا ل م أو ما ط ل ا ل ش ي في معه في شوارع الجانبية ودي ت ح ا ج ن ا ه ا بورتو س ي تامك شمس م ص د ت ه ا الكبرى ا ن ن ا من البرتالدين ب ر و ل ت ل ت ن س كوليشن دون المرور بالكلفر اللي هو ا ل ك ف ر وعشان ك د ه ا ل كل ما ل ث ا ل ث ت ف ي الباصو جينيديس كي ناتج إنك تلوبتي ا ن ل ا ن الدم ر ا س ب ا ل ب ل ا و ي اللي فيه اللي أ ب ط ط ه ا الأمونيا اللي أ ب ط ط ه ا هجيب لك بعد الكلفر إذا الباصو جينيديس وبرطة هيبتنشان ثلاث ك ل م ا ت ر ا ت ثلاث ك ل و م ت ر ا ت أنت تندم خلاص موضح رقم واحد سبعة ك ي ل و ن ت ي ش ت رقم اثنين سبعة ك ي ل و ن ت ي ش ت رقم ثلاثة هذاك إن ت ا ب ك ى و ذ ل ك ن ب ي ر ت ف بورتو س و ن ي ت ي بورتو ي ن ي ت الشماس كل الكلام اللي ن ا ع و ده لا ق ي م له ما ق ص ت ا في ل صفحة ه الصفحات. أما تيجي ا ت الفكرة ما ت ر ش ي ب د على ط صفحة ث ا ن ي والصفحة الثانية هتلاقي فيها ثلاث شرائح، وبعد ا ل ث ل ش ا c o i l a t i o وبعد p i l o n t وبعد i عشان ن ش ف ونشوف جمال اللبر، دور ث ت ه روتينتا روتينتا ر و ت ي ت ا خ ل ب ا نقول ك ت ر ي ن من تايب أسرابياتك و ر و ت ت ا وروتينتا إذا إحنا تكلينا ما نقدر ل ض ي ف ه ا كلها إذا شتت كتت بحثينا نكمل شرتسا و ك م ب ي ش ن شرتسا إ ن د ي ش ي ش ن شرتسا تريلين تايب أسرابيات شرتسا أسرابياتي شرتسا ونضيفها ك ل ه هيمش كده وعشان كده نضيفها كلها بعد ما خ ل ص هتاكلها و ا لأن كلن تعرف على ا ل ي أعرف على ب ه م حتى ك و ن ب ع ن ن ا تعرف إيه ه م مش م ه م لكن تعرف ا ن ه م كم ا ن ه م س ب ع ا جيم مش مشكلة خلاص كل دي تراي ن غ ش ا و ل حاجة على كلمة ل ي ن ي عطوني ا ل ك ل ي ك بيجي ا و ل كلمة سهل جدا لأن ك ل ن ببساطة ن ج ي ب من ا ل ا ص ص جنين عطقت ا و ل كلمة تبعي ا ل ز ل ي ن ي كونجيشا ن ي ا ل ز م ي ن ة ك و ن ج ي ش ن و ا غلط و ا ل ل ي ن ي ك و ن ج ي ش ن يخلي العيال بس ش ك ل م طبع هنسيكي أول حاجة هيقولك البين كبير و ب ي ت ل ا ه يعمل دراجين جرين في الليفت هاي بوكوندريا. دي أول حاجة د ر ا ج ن جرين في الليفت هي بوكوندريا. القضية هنا مش قضية إن البين ي ب ر ن في حاجات ت ي أول ك ب ر اللي ه ن ر ي ه إيه, ايه؟ في توقع ت ق ع الليفت هاي بوكوندريا عشان البين كده شوية. ل ك القضية هنا مش البين هني مش البين كبير حد ما زيد. فلمني ب ك ر ه و ي ه ا ل ب ل ي ن ك و ن ج ش ن قلنا بيعمل ا ل ب ب ي ن ك ي ر فهيجي ي ش ك من ي ا من دول ا ل ب ي هاي ب ك و د ر ه م القضية هنا ليست قضية الذبين كثير ن م ا مش بس البيض فالذبين كمان بيتتوحش يعني ه توحش يعني ي ص ي فيه هايبر ب ي ل ي ن هايبر ذ ب ل ي ن يعني هايبر ذبيلين يعني الذبين توحش بس ا ك ب ي ض إنما الذبين توحش يعني يرجعهم كل كرات الدم كرات الدم الحمراء كرات الدم البيضة وكرات الدم دي و ا ل ذ ب ل ي ن اللي هي صفار دموية عشانه دي مشكلة كبيرة جداً خاصة لما تعرف معلومة مهمة جداً أن البرتال ه ا ي ب ر ت ن ش ن هو أهم سبب في الدنيا ييجي ج ب ه يجيب ه ا ي ب ر ت ي ن ي م وانا نيجي نشرح البراد ق و لك أول سبب في ا ل ه ا ي ب ر ت ي ن ي م هو ي هو ه البرتال ه ا ي ب ر ت ن ش ن انت عارف لو ك ا ن البرتال ه ا ي ب ر ت ن ش ن على أ د ن هو بفضل ا ل س ر ي ن و ه ي م ل تدخل مباشرة لجسمينا كذا مشكلة لما مشكلة انت لما ي ق ل ب ن الهايبرتينس الحين د ي مهمة ولا مش مهمة عادي ك ي ر يعني بتاعي ع ر ض ي شيز ولا يلا و ا ل ب ل ا ت ب ت أ ل والواحد ب ر ا ت ب ت ل حتى دي مهمة ل ي ن زي ما أقول لك الحصة التالتة ما ت ي ج ت صور طيب يعني طيب ايه م ا ت ي ف ي ش د ك ت و ر ب ح ا ل امتحان غير طيب دايما الليبر ي ج ي كومنتس وزي ما أقول لك الحصة التالتة كومنتري واضح جدا لكل منسوع نايم لأن هذه الحلقة الليبر ت و ل وأنا ن بعض م س ت ي ن قلت لك نبر ا ن ه يبقى ت ص ي ت الحلقة الليبر ت و ض إن إذا ما حديكت ا ل ي ه ن ب تروض ك و م ب ل ي ي ت باي و د و ر على حاجة من خلف الحجر الأولى ولنحصل ا ل ب ك ت ي ي ا كان ا ي ه البونتيا البكتيريا بروتاج. الحالة الثانية بعد قد تكون الحالة دي لبرسروز أو مريجت باي ه ا ي ب ر س ب ا ل ن س ب ق واليوم ع ا ه ا ي ب ر س ب ا ل ن س ب ا ز ا ي عشان كده لعينك ع ل ر ف قيم. يوم جاب لك الحالة لبرسروز عادي ج د ا واحد كان ب ي ن الدم وعاد بتمراضين الدم من غير مجال ا ل ب ك ت ي س ق ا على بعد كده ج ا ل ه ا ن ث ف ا و ب ا س ي و ج ا ل و س تكع ا ل و ف ي ا ن بارسوس. واضح ن الحالة هشة إثنين هي إيه؟ لبرسروز. واتكلك ا ل ك ل م ا ل تحت المحدش ب ي ر و ثلاث ا ر ب ع س ط و ر خ ل ا س خطور قوي. هو يحسنا مش عارف الصوديوم كام والبوتاسيوم كام و ا ل ر ب ي و م كام والغلوبيوم كام ويجيب له كل ا ل ق ي ا م عشان ي م خ ب ط ه و ي د ب خط صغير جدا. يقولك ل وشوفنا ا ل ا ر ب يسيس ز بناعم ليلا. و ا ل و ا ي ت ب ر س ت س ن ش كليلا. والبلدزب كليلا. طبعا ا ن ت ف ت ر ة ا ل ط ي ا ل ا ن تحركه كأنه ا ش ر ا ق ي ا ت و ي د سؤال ب ر ي جدا. واس Professional d i a g n o طبعا طار الغبيان هم كفدين. لبرفوسس و ا خطف. ل ع ن ي أنا ن س ي قلت لك ن ف ر ا ن بتشخص الحالة ن ر س ر و س م بشق رابط روطي أ ب د ا ه ي خطرك ا م ت ح ا ن بتشخص الحالة نبر سروز أبداً بتشخص ا ل ح ا ل دي هايبرز ي ل ي ن د ن ت عارف ترى مش شخص ر ا هايبرز ل ي ن د الحاجة الوحيدة لشخص ا في ا ل م ت ح ا ن ه ا ب ر ز ي ل ي ن د ن الذبراتس ل ي ل ا والواندبراتس تلايلا و ا ل ب ل ي ت ل ي ل ا ن ت عارف ل ى شخص ط ا غلط ا ن ت كده بتشخص حالة في براش غير البراش لأن هايبرز د ل ي ن د كده مضاض البراس ل ب ر ر و ز د ه م ض ا ف ي ن موضوع الجي اي تي يبقى ل ا ك ت ليبر ر و ز ز ك م ب ي ك ا ت ا ل ب ي ب ا ب ر ج ي ن ا س وتخلي م ا ر ف ا ل د ي مش استثناء ل ق ا ع د ة ل ا ن ليبر ر و ز ز والديبورز هايبرتنشن والبورت هايبرتنشن هو ا ه م س ب ب في الدنيا جدي يجيب ه ا ي ب ر ت جليناس. يبقى رقم واحد ل ب ل ي ن ك كونجيشن ومش بس ا ل ب ل ي ن ك ت ي غ ز ي ل ن و ميجن. ا ن ا ما ب ج ر كمان ي ه ا ي ب ر ج ي ن ا س هذا ت ر ي معلومتين هنا م م ي ز ا أن ق ض يكون ل ل ل ي ن و ميجن هو أول أعراض البورت هايبرتنشن. أو ق د يكون العرض الوحيد يعني ممكن هي ثلاثي م ل م يعني ممكن يعني ممكن تورتال ه ي ب ا ت ي ن ش عين التورتال ه ي ب ا ي ن ش ن ما يبش ع ن ه أي حاجة الاين الا ت ر ي ي م ب س الا تريلو ميجا ب س الحجة الثانية م غ م ة برضو ودي ما تبقى ب ك م إني بيه أنه نورليشن بتween تايزو تريليم ع ن ي في بيرج وبتورتال ه ي ب ا ت ي ن ش حتى هالحجة نورليشن بتween صايد البدنين حبيين ا ن د ا ي س ب ا ل ي ت ي و ا ل ب ر ت ا ه ي د ر ا ن ش ن يعني ا و ة س ب ا ك ر ا ن ه كلما زاد ا ل ب ر ت ا ه ي د ر ا ن ش ن كلما اكتبل البدنين. لا كلام ده بصحيح. م ع ا ي ش ا ر ف ما فيش ع ل ا ق ه ا ي ه هي العلاقة م ح تشعر. ا يعني ليه في بعض ا ل ع ي ا ن ي تشوفهم تلعنوا ببرطا هيدراتشن كتير عوض. ومع ذلك البدنين بتاعهم ش ك ب ي ر عوض. واحد ثاني العكس. ل ا ن ما فيش علاقة بتون ي حجم البدنين ا ن د ا ي س ب ا ل ي ت ي وب البرطا ه ي د ر ا ن ش ن اثنين. كان نقطة كان نقطة ل س ا ع ل ي ن ا في الباص الجينيزيك أنا ج ا س في ا ل ن ت س ن عليه كونجشة إذا ما مش عارف يوصل ل ل ب ر و د ي ن لأن السلك مش سهل و ب ي ت ن ع في ا ل ا ن ت س ن وبيجيبلكه انتلسن كونجشة طبعا أي واحد عارف الانتلسن ك و ن ج ش ي ش ن ي ب ن ش ت ك من كم كلمة كلمة كلمة الأولى دي س ت ن ش ن ودي كلمة مهمة جدا في ا ل ب ر ت ا ل ه ا ت ا ت ن ش ن دي س ت ن ش ن و ك ل م ثانية بمنع ب ك د ه أي ك و ن ج ش بيجيبه دش ب ي ت ش و د ي ش ي ن محط ف دي رقم واحد ب ل ي ن ك ل ج ي ش ن قديمة ا ح نعرف ه ا من الباطجينيزر ورقم اثنين ا ن ت ر س ت ن ا ل ك و ج ي ش ن ورقم ثلاثة ا ن ت ر ل ي م ا ن ت ي ش يعني ر ل ي م و ن ت ي ش ا ه م حاجة في الدنيا كل هذه ا ن ا ح ن ش و ف الليبر مش السبب الوحيد اللي ي ج ي ب بورتر ه ا ي ب ر ت ي ن ش ن هو الليبر تروزر ي ج ي ب بنسبة ي ة في المية هتيجيب شوف الليبر هتلاقي في فيرم ع ن د ش ر ب بورتر هيجيب من ا خ ر يعني طالنا هيجيب من ا خ ر ولا ا ل ف و و لو ن ت تعم د ي ش على ل ي ب ر وما ي ج ش ولا فيرم ولا ش ر ب بورتر ع د ده مش ب و ر ت ه ا ي ب ر ت ي ن ش تولي راجد الطفرة ر ا ح ل و ن ا 70 أ ك ث ر ة بيجيب بورطة متجتنيش ما ليش جاب الطفرة معيار مش م ع ي ا لو ا ن ت لقيت ا ل ل ي ف ر مش ف ي ر عندي شرب ب و ر د ر إذا اللي عنده ده لا يمكن يجيب بورطة لا ي ت ج ت ن خلاص يا م ا ع ي ل ب ق ق ي ذ الرقم 3 ل ا ف ة ف ل ي ب ر ر و ل ي ك ل ي ف ر اللي هو زي ما قلنا قبل ك ه ا اللي س ر و ل ي ا ل ي ب ر بيتأكد عن شرب ب و ر د ر أربعة هذا ا ر ق م ا ر ب ع ن ض ي ف ل ى ل ن ليش في أي ت ب جينيسي ب ي ص ي ب و ر ت ك ش ت ن ت ج ي ل ه ي أنتي فروجش يبقى رقم اثنان ن ي ف ر و ب ا ت ي ه ي ك ت ب ا ل م ف ر و ج أعراض البريكوما وكوما وامكثنا كلها ل ي ا ل ن ا ق ل ن ا ه ا حجرة رقم خمسة مرض ك ر ي و ن ي ج ده كان ثاني سبب يجيب أ س ا ي ت س عياني تابد ا ن هو صفر بيتا ت ش يبقى اعتقد عنده ب و ر ا ة ه ي ب ت ي ش ا ن قطعا هيب عندو ي ه أ س ا ي ت س ولو إننا ق ل ت ا ل ح ص ة لتأيد أن ا ل ب و ر ة ه ي ب ي م ش ا ن مفرضه لا يمكن يجيب ي س لما هو بجيب أ ص ي د س في وجود ي ن الهيبو د و م ي ن ي ا وعشان كده كتبنا الحصة ل ف ا ت ت رقم واحد من ا ل ا ب ا ل أ ف ي ا ي واحد هيبو أ ن و م ي ن ي ا و ا ل ت ه ن للبورتال ا ي ب ر ت ي ن ش ن إز جاف لوكاليزنج ا ك ت ر ل ع ي ا م ش م ع ه ي ب ق ى ر ق م خمسة ط ي رقم ستة. رقم ستة. ماحن ا ق ل ن ا ا ن فيه كل أ ت ر ا ف ت ف ت ح وكل أ ت ر ا ب ف ت ح د ي ق ط ع ا ه ت ع م ل لك ا ي ه مانيفتيش ي ب ر ق م ستة. هيبقى فيه م ا ن ي ف ت ي ش ن ل و ر ت ي س ت ي ش ن و م ا ن ي ف ت ي ش ن و ل ط ر ا ل م ا ن ي ف ت ي ش ب ت كل ر ا ي ه ي نعم، الأم هذا ما ي ن شنط... ا كمان. هذا. شنت، أ ي شنت دي ه ي ت ب ق ل من البوصلة كوليشن ا ل ى ا ل س ي س ت كوليشن من غير ما ت ع د ي ع لمن من غير ما ت ع د ي ع ل. وال يعني هتعدي بالامونيا ب ك ل كده توصل للموصل ا ل ي بيحصل. ونبدأ نتكلم ف ي ا ا ل ن ت ر ة ي ن ا ل ن ت ر ة المعتادة ا و ا ل ب و ص ل ل س ي ش ن الأول ا ن ا عايز أعرض لك بورتر س ك و ل ي ش ن هذا ا ل ب و ر ت فيه ه و ا ل ض غ ط ف ي ي عندي اليوم اللي يحصل هو الدم ينتقل من البورتر س ك و ل ي ش ن يروح فين؟ يروح في ا ل س ك و ل ي ش ن إذا كندي أنا عايز ل لك ل ا ر ة ا ن أنا حول ض ب أدور على بين بورتر بين بيصب في نهاية في البورتر بين عشان ا ل خ ل ي تحت ع د ي ن بيصب في نهاية في السكوليشون. إذا ل ن ا ت ر أ ي بتحصلين. أهلني ثلاث أ م ا ك ن عندنا عشان ما تنساش ت ب م ك ا ن ومكان ت ومكان النص. م ك ا ن و ل ه ي ن في البطن من و ي ن ك و م ك ا ن تعب و م ك ا ن في النص. المكان فو عند النور إنده قصور ش والمكان اللي تعب عند إينام ك ا ن ل والمكان اللي في النص عند إيه عند ا ل أ م ر ي ك يبادول الثلاث أميال اللي همون في البطن أو اللي همون على كان فوق عند lower end of the a e وما كان تحت ن ا ا ل ك ا ن و م كان في العمريات ونبدأ طبعاً بأهم حاجة في الدنيا ودي اللي تري ت ر ا و ه ا هو المكان اللي فوق اللي هو في عند lower end of the s a e عند lower end of the s a e لو أنا ف ت ت ا ل ص و ر ه ه و ي ا ل و ع ة ا ن ا ل ص و ت ة ا ل ل ط ت ا ن ي ي هم ح ا ص ر ي ن ده ه ا ي ا ل ص و ر ده ا و ت ا ع ي ت ا ل ل و م ع ه هاي اللي بيحصل ا ن ا عندي هنا اللي في هنا الكورونا دي بينس و طومر. راح ت ك ت الكورونا ل ك ت ا ا ل ع ل ي عشان ب ر عمل ل ف ل ل م و ض و ب ي س م و ه ا ي كوروناري ي ن الكوروناري ي ن ب ت ع ت ع د ا طبعا ب ي ت م ع ب بورت بين. بورت ا ل ك و ي ش و ا ت الكورونا ا ت ك الكورونا ا ل ك ت ا ا ل ل طبعا ت ت شوف ي ا ل ا ط ل أو ا ل ط ف ك ن ا لو الكورونا ا ل ش ع ي ن ب ت ع ن ع د ا طبعا بورت ي ن ن خ د ه و ن و ص ل و م بدور على الستيني ي ن و ر ي ح مين أقرب س ت ي ي ن دي هو الستيني ي ن أو ا ل ي ا بين. ل م و ج و في اللور ا ن د ه ق ص و ف ي ش دي ب ت ر و في الأخير فين ا في ل أ ض ا ي ب ا ي ن ي صح الأم وصلهم بعض ل ب د ي هي, عند اندو تعمل اندو هي تعمل كل ن ف رجع للور ا ن د ه قصوبيش ده ا و ل م ك ا ن تعملي ب ل ى كل نفس رجع للور ا ن د ه قصوبيش ه ي د ي ن ه تعملي قصوبيجيا م ن د ه هي دوالي أندرية ا ن و ل أجيبلكم آخر م ص ا كل ا ل ن ا عندهم ليبرصولوس عندهم دوالي بني كل نيات 100% 100% بعد ع ش ر ي خ م س ا ش ر سنة مية في المية يعني عشرة يكون أكثر د ق ط 20 في المية خ ل و ه ا مية في المية مية في المية من الناس اللي عندهم ليبر تروزات اللي عندهم دوالي مريض ب ع د عشرة في ا ي إنما هل معنى ك د ا إن كلهم ب ي ن ز ح و ا لا سنتهم بس هم اللي ن ز ح و ا و ا ج د التلف الحكاية كمان شوية المهم بيحصل أصول ج ي ر س ا ل ن قاد ت ن ز ل أو ق ب د م ة ت ن ز ل ش ي وهنعرف هي أنت ت ن ز ل كمان شوية ماذا ك ا رقم و ا د ي ه دوالي مريض هنقوله بعد ه ن ت ل م عن و ل ر لذا كنا رقم واحد أو كل ن ت ر ة الأولى م موجود في ا ل و الكل نطرة الثانية موجودة تحت تحت ا ل ي ن في هنا الناس. ف ك ن ن ا الكانال عندنا س و p e r i o r e c t a l e n وهنا middle r e i n وهنا f e r i o r rectal v e n أو خ ل ي ا بالك إن ا ل س و ب ر ي و و ا ل م ي د ا ل الاثنين دول يعتبروا بوركة كوليشن. طب و ا ل ا ن ف ي و ر لا يعتبر ي ا ل ث يا ك ل م ل ما ر ي ا ل ر ن ب ي و ا ل م ي د ل اللي سبع البرتال و بالانفيديو اللي سبع في السنة بيضحون كتير عم ع م ل ن ا بورتو س ي س т م ي ك شانس. ت ق و ل ي كل فترة فيني. تعمل ا ي ه ب ا ل ض ف ي المكان ده هقولك تخلي ب ا ل ك ت ع م ل حاجة شبه ا ل ب ي ض لكن ما ت طبعا ش ب ي ض وارجع و ا ق و ل ا ن ه ميزان دي ا ن ا ن س ب ت ذاتها من مضرب صفر. البرتال و ه ا ي ب ر ت ن ش س ف ر ت ب ه وكلمة ج ي ب ه ا البرتال و ه ا ي ب ر ت ن ش نفر ن انواع ا ل ب ي شو ت ر كلمة البرتال ه ي ب ر ت ن ش نظر ا ن ه يعمل ب ي ا ن ب ي ع م ش ب ا ينجاز. ليه ج ر ب بس هو سبب أنا بس ع ا ي ز ك تعرف كده ن حتى ل كتبلكوا actually i m p o r t a n hypertension، ن ب ي ع م ش ب ا ب ي ا لازم لسبب بسيط جدا. اللي يقولك بس على ي ا ض اللي يقولك د ه و ب يعمل بياض. زي ما موجود في مذكرات سفرة. و ل ه ا ن ت شفت ع ي ّ شفت ع ي ّ عنده ا ل ب و ت ا هاي برتينش. جربوا س ي ز ج ر ب ا ي ي ا أو نيمرويد. لا. إذا ع ي ّ ا ا ل ب و ت ا هاي برتينش. Actually هو مشي. نظريا ي ع ن ي يعني جايز و ا ن ا بشرح ا ل و ق ت ي ا ت مع ي ل ت و نكون نضرب هنا م ا د تبقى ب ا ي ل ر إنما ع م ل ي ا وواقعياً لا توصلش إيه ا ل ع ا ي ل ز وجاي صار راح كذا جاية ا و ج راح لو كان في ه و م حد ب ي ط م هيقولك ا ل ك ل م ه دي هيقولك البورتر ن ا ه ي ق و ل بنشان ما ب ي عمش ل ب ا ي ر إطلاقاً ل كذا ل س ب ب ا و ل سبب ا ن ا ل م س ا ف ن بعيد أول ليكون ا ل ب و ر ت ل بين لحد هنا ثاني يعني من ا ل ب و ر ت ل ب ي ن لحد يقينا المكان المسافة صفر م ع ي د ة ف ص ا ع ب ا الضغط العالي في البرتالين ينتقل ل ح ت كده و كذا لما ل ا ي ب ا ر سماخلي برك ان يقينا المفصل باستمرار وهي في وضع contraction. عشان ك د ه الضغط اصلا م ش ا ن فصل ل ت ح ت عشان يجيب ل ك في ب ا ي د سما عشان الضغ رح ي ن ق ل ك البايد ب ت ب ا ل ا ر ف اللي مش فادين. ح ت جيبها كذا بجه ك د ه لان البرتالين ما تعملاش ايه ما ت ع م ل ش ب إن ا ي د انما ي ج ب البايد و ا ت ر ا ل ي ن د ي د اللي ك ت ر هنا كده ا ك س ه ل ي البايد ما بيحصلش. ده ك د ه اللي هو المكان الثاني ي ل ن ا م كنام في المكان ا ل ث ا ل ا ل ج ي م ه ا ل ل ي ك ممكن, ممكن بفي جينام، بس ما ضر ش ناقسميها بايت. تاخذ ب ر ك ا ل ن ما م ي ا ش ا ه ا ل ب ا ي ت ا ده ك ا اللي هو المكان ا ل ت ا ن ي المكان ا ل ت ا ل ث وصل نص فين بعد؟ العمبراي. أنا عايز أعمله، عايز ا و ص ل بورت الكوليشن ل ل ل ت ل الكوليشن. ففي هنا ثلاث مآخذتين اسمه م ب ر ا ي ت ا ل ف ي ن عم براي كبين ده يعتبر بورتر ك و ر ي ش ط ب ع ا ب ر ي كبين يجري يلاقي ا ل ب و ر ت اللي ه ك ر مسك يلاقي بورتر بين ضغط عالي ج د ا عمل ي ه عمل إيه يقول ه يا بورتر ي ه عم ب ر ي كبين شوف لك بين ي السمك الصعب عليه وعمل وصلة بينك وبينه وضد الدم على طول السمك سكوريش هما مرور بين بالبورتر بين ل ن ك و ر ي ش ك ر عارش ت ك يعدي د و ر يدور يدور ن و ل م ت ق ن ت ل ت ما دورنا الانتيرو ا ب ز و م ن ا ل بين س ق ا ل ا ن ت ي ر أ ب و م ن ا ه يلا الصاحب ع ل ي ه ا فالروح يسحب عليها ويبدأ ي ع م ل و ا ص ل ة ويبدأ يأخذ دم يوديكن ه على طول ا ل ا ن ف ي ر ي ر ب د و من الوول هو د ه ا ل ل ي ب ي ع م الحالة س م ه ا كبت مدوزة هو شعر ا ل ج ن ي ة شو ع ك م شعر ا ل ج ن ي ة شعر بنية كم في مدوزة لو القطعة زين هذا ل أمبرايترتين ويقولك لك ل بيطلعين لكن ا ما ترد ص ل ع من الأمبرايتر يعني هي ص ل ع من الأمبرايتر يعني من جوة لبرا يعني زيء بالضبط النقورة يعني من جوا لبرة كانتوا مثلًا طلع إتجاهه جبل. تقول لي هو ا ت ج ا ه ه مهم ب النزيف. أقول لك ط ب ع ا مهم ب النزيف. تقول لي ل ي يعني أقول لك لأنك أنت هل؟ مع ا ن ا ن ت ت لا ق ي ك ل ن ط ر ه هنا أو ت ل ا ق ي ف ا ل ك و ز بين هنا. معنى ك د ه ا ن هي كابو كندوزة. أقول لك ط ب ع ا في ت ر ب ا ل ا ن ي ا ه م من كابو كندوزة اللي هو ا ن ف ي و ر بنكيفة. ما بترابط. تقول لي أوه بفعل ا عندك حق. ا ل ا ت ج ا ه مهم جدًا. أصلًا ل ا ن ف ي ل و ر بنكيفة الدم ي ن ط ل من تحت لفوق. لكن في أمريكا د م ا ب ي ن ت من جوة لبر. عشان كده مين اللي يأخذ ص ف ر ة الإمتحان أول سنة؟ يعني زي اللي يأخذ سفرة أول س ن داخل التحية يبني ت ك ر ثلاثة ب ة و خ و يأخذ ف ر ة أول ن ل ط ا ت ر ل ا ب ن ه ز له بنجيبه أ س ر و كابوس من و ر م وهو يسرع فوق مستوى أمريكا. لقيت ف ي ع ن فوق مستوى أمريكا. إ كان د م منين ب ي ن ب ر ز جدا من تحت فوق ب ي ش تبع على ا ل م ر ي ك ا ي ب ق ى من تحت فوق ع ن ف ع ل تحت مستوى م ر ي ك ا ع ش ا د ي ت ق ل منين تحت مستوى م ر ي ك ا من فوق لتحت إنما ت ع ا ل ا ل ح ن ي ر و ن ك ي ه ا ت ر ش هيبقى منين من تحت لفوق إذا لما تيجي ا ل ر ة من ا ل س ر ي ه هتيجي ف ا ص د بين وتشوف هو بيملا من فوق لتحت ولا من تحت فوق ه ك ا ل هو س ه ي و ا ح ا ج ثانية ل ة ت ي حتى من الظمة ولا بين ولا ي ر ا ن ر ي و في ن ك ب ة أو ف ر ش ن غ ا ل ب ا لما ييجي ناخذ عنده ا ن ك ي و في ن ك ب ة أو فرطشة غ ا ل ب ا ب ن س م ف ا ل ي ت كذا ت ي ل بالعين حتايك ا ل م ا في كل أ ط ر ا ت ك ل ه روف ي ا ب ت عمك ا ن ك ي و في ن ك ب ة أو فرطشة ع ا ك على حاجة ثانية خ ر ق و مخلص ك ب ت ن د و س ة ن ش ج ا ل ب ر ا شوف ك ا إ ل ي هيجي كل عنكيلو ي النكبة أو ف ر ط ش م شو عم تعمل يا طرفه فذا كذا اللي هو كل ا ط ر ا ف م ش ط و عليه بعد ك ا و ع ر ي بس ا تجي ا ل ب كل كلمة ع ل ي ما هنيش ن ا عم ب د ت خ ا ف إن ق د واحد يرجع البيت وهو بذكر ا ل م ي ن و ه وبيذكر ا ل ي ب ر وبرطة ه ي ب ر ت ي ن ش ن وناس في ا ل ج ن ده تاعه أنا بقولي تاعه بذكر كلاب. يبقى بالنهاية في الأولين و خ ص و ب د ه في ك ل ا ت راجمة وشجاع. خلص الموضوع ما ت ن ا ق ش ي في المعلومة. وانت بذكر ا ل ب ط بالبيت ل ي ن ت ب ق ك د ا لأن م ا ر ب ط ة بيدي. بدل ك د ه اللي هو ا ي ا ل ك ل ا ت ر ا ج م ش و على ا ع كمبيتيش. ما ه ل ن ك كذي ن ت بشر ك ح ا ج ح ا ج ستة، و ا ل ك o m m u n ك c a t i o n م حاجات؟ و ا خ و ي ن د ن ا ث م ا ي ه كوممليكيشن س ت حاجات. لأن ا ل أ ر ق ا كله س ت حاجات. عشان السؤال ده هيجيلك في الامتحان هيجي يقولك كوممليكيشن أربعة حاجات. لا ق يطالب خارج من الامتحان بكل أ ب و ا ن ت ى السؤال ده واحد. هي كوممليكيشن وسجائر برش. في حاجة ثانية لا الآن في. ت نسيت زي ا ن ا قوم ستة حاجات. ك ل ك م ل م ا ي ج ي ل كسؤال ا ل ده ه ت و ل ك بس س ج ا ر ب ر بس. وتنس ه م ك ن حاجات. ن البرتغا ه ا ي ب ر ت ي ن ش ن ممكن يجلك ست م ص ا ي ب مش مصيبة واحدة ولا ا ث ن ي ن ولا ثلاثة. المصيبة ك ل ه ط ب ع ا بينه وبينكم هي ع ص ج ي ة ب ر طبعاً ولن ت ن ه المصيبة برش. ن لما في حاجات ثانية يعني رقم اتنين دي ما أ ت ش خلصت بالانس. لما أقول لك السبب ا ه م ش غ ب في الدنيا ل ل ي ج ي ه ا ي ب ر ت ل ي ن م هو البرتغا ه ا ي ب ر ت ي ن ش ن ي رقم اتنين ه ا ي ب ر ت ا ل ي ن س وكيف من ا ل ب ا ر ا تقدر تتكلم ك م ت ي ن عن ا ل ي ب ر ا ل ي ن لما ن ب ر ر ق م ث ا ن ه حتى من وقت ا ج تلي ب ل ي د ن ج و ن ي ا و ل ر ي ر ش ن ف ك ش ن رقم ث ل ا ي يعني م ع و م ا ا ل ن ف ل و ب س ي شو م عنا ن ف ل و ي الانفلوبسي طب ما تكتب ا ل ا ن و ب س ي وتتكلم عن الانفلوبسي من حصة دي من الحصارات على فكرة ي ع ن ت حصة ا ل ل ي م ر على ا ل ا ط ل ا ق كحصة. إيه دي ي ع ن حصة ا ل ل ي م ر وحاطة ا ن ت لو تكتب حصة ت ن ت ب تقدر تمشي في الليمبر. يعني ا ط ة لو تكتب كل الكلام ده كل الكلام ده ت ج رقم ا ها... رقم واحد والسجل ن رقم ا ه ن ي ن غير ا ل ي ن رقم ث ل ا ا ل ط و ب رقم 4 أ ص ي ت يعني أصيف ل ا تفضلش كم ليشش ما تيجي أصيف؟ ل ا حس إن أنا ا ل ص ي ت المعاكية أ ص رقم خ س طبعا أنا لسه أ ق ي لك المعدة الكورونا ا ل ي زين في المعدة ب و ت ر في ك و ي ش ا ل ي ب ع د ل ما ي ح خ ل ب و ت ر ه ي ب ق ن ش هيحصل جستري ا ل هيحصل كورونا جستروبر ا ي ب ي م ل ج س ت ر و ر أوبيين ليش؟ بعده ر و ر و ب رقم ستة. نصيب رقم ستة. ن ا بتكلم واحد عنده ر ة هايبرتينشان. ع ن الدم ب ع ي الكبد وراح على طول ل س ت ك س خ كل ش ي دون المرور من الكبد. يعني راح ا ل س م و ن كلها. يوم ي ح ط ي ن بالكبد وهو م ل ينسون. يوم يجلك ا ي ه لين الفيديا. ي ط ل رقم س ة لين ا ل ف ي د شو ب ك ت أ ه ا ج ا ش ر ح أ م ر ي ك حاجة بقى واحد. بس رجال ب ا اثنين. البرز ب ن الثلاثة انت س ل و ب أربعة ع ص ا ي خمسة ج ر و ب ستة غين ا ل س ي ة ولكن ب ي ن ب ك م أهم حاجة ل ج ي ن ي ا و أهم حاجة تتكلم عنها طبعا هي د و ل ا ل م ا ل ي اللي هي اللي تجلس ا ل ة حرف ا ل إ ت ح ا ل يقول لك قلنا ب ي ّ ف ن ا عن السرجان ب ا ر س على فكرة ا س ر ج ا ن ب ا ر س ل ا ل م ا ل ي اللي تتكلم عنها نفس الكلام بالضبط ا ع م و ر ف ا ي باكش تعال نشوف يعني السرجان فارس دولة ماليز م ط ر و ا آخر مش ع ا ي ن ك ل ت عن ج ز د و ل ي فينا ي يعني ر ف ي ش عين كبد مش حاجة مع عين كبد من ا أ ص ل من ع ش ر س ن ي ن ما عندوش دوالي مالي هتامل ا ن ب س ك و ب والله ي ا د ي دوالي مالي ا ي ه أ ب ب أولي يعني س ت ج ر ف ا ن ت و الدوالي المريض يعني يعني تورشير فين باييتت تورشير فين فين في اللوور ا ن د و في ا ف ص ب ة في ا ف ص ب غ ة من تحت و ح ن ا ق ل ن ا س ج ب هالوقت ه ل و أسمع بدفع أستجر ا ن ا ر ز شناب ا ل ا س ت ج ر ف ا ن ت فراغ وقطع ا ح ة من حياتكم وخبرتكم طويلة ج د ا في ا ل ط يعني بعدكم ن ث ل ي ح د سمع عن هذا الموضوع جت س ي ت في موضوع غير ا ل ب و ت ر ل هاي ب ر ت ن ش ن يعني خ ل ص ا م ر ض كتير ج د ا وفي الباطولوجي خلصت ر ي ب ا ع مرض هرب، و خ ل حد سمع عن مرض في في الملفشينج بتاعته. وين المريض غير ا ل ب و ت ر ل هاي ب ر ت ن ش ن إذا أنا ق ب ت ل ك كلمة سمعت سيرت I can say that but I'm ا o t sure it's the only cause of the s e i z u r and the no one can b i me. يعني أنا ق و ل ك البركة هي باتنشل والسبب الوحيد اللي يجيب ت و ج ا ه ب ا ر ك ي وما حد شيء ي ل و م ي و ي ر ع ب ن ي لما هو لأنه السبب السبب ا ل و ح ي ا ل ن ه سبب الوحيد آه وما حد ش ي ي ل و م ي السبب الوحيد اللي يجيب ت و ج ا ه باركيس هو ي ا ه أ ن هو البركة هي ب ا ت ش يعني يعني لما تبي عند واحد عنده و ي ل ما يبقى بنسبة مية في مية عنده البركة هي ب ا ت ش ويبقى بنزلت مية في 200 لما يبقى لأ كله بطاطر هقفت العيان. العيان عنده ويو. شوفه طب للمريض الثالث يخليه ي ص و ر كويس ل أ ن ل ا ك له ب ط ا ط ة ه ق و ت في ا ل ع ي ن ن العين عنده سرجربيه. أقوله مية ي عندك ب و ر ط ر هي إ ي ب ر د ن ش ا ويبقى بنزلت مية في 200 عندك ليبر ا ي ليبر كروز. واحد تاني واحد جنبي ا س ت ن ن ة لفين ا ك ت ي ر ا و ص ع من د و ل المريض. منهم البرتقال عبتنشان ت م ن ه بعد ا كتب في غرفة س ر ع ه هداك ي ض ر ا ه ز ا ي د ما يقرص ليفا صروز. ت ط ل يا جماعة لذي مي ب ع رسول واحد الواحد ا ن ي ة وسوف ج ي ل بانس اللي البرتقال عبتنشان واللي يجي البرتقال عبتنشان ي ا ي د هوين يعيد وسوف ج ي ل بانس تعين ما عندوش ل ي ف ر ر و ز صح ولا هذا ضمن ا ل ي ة ل من ع ا ن ن ي تحس إن ن ت ما زما ت ك ي ر يعني ا ل ه السبب الوحيد اللي يجي ب ت ر ب ا ن هو ا ل ي ب ر ر و ز لكنه ي ش ما ع ر ف كم ي ن ي هني 200 شخص. ج م ل ت ل ك ب ا ل م ب ن الليبر تروزس مكتوب على 120 مية لكنه على 100 مية المية. مية و ا ل ل ه ن ي 100 مية. من ناتر عنده م ل ي ب ر ت ر و ز بعد 1 0 سنين س ن ة ب ي ج ل ه م دوار ا ل م ل لكن هل كلهم ب ي ر ش ر و لا. هل كلهم ه ي ج ل ه م من ا ل ت ي س لا. ا ن ما هيجنهم. ممكن ل ت ي ت ب س ه و ا ل ل ي ي ج ن ه م مات. ك ه ا 200 شخص. أظن 200 شخص. لو ز ل ت تحت. عرفت الأول اللي ه ا ل على أول الشارع الناصي هنا كده لو رفعناه وبيستمعلم من هنا وطلع ع ض ا ت ا ل ص و ت ش ي ب ا ر ت ك إيه مش بعيد ولا هيو وعرفت ي ه هيو لهم لأن أقولك ا ب ل ا ل ص و ش ي ب ا ر ك يعني د و ا ل المريض دي أولا لو ما فرعت ش ي يعني قبل ا ل ر ب ش ت ر مريض معين كم تونا ولو فرعت ا ل م ي ض وياك كم تونا ك ا ن ي كم بشر ا ل ص و ا ش ي ن ر ك قريب الرابشتر م ت أثر ربشة بليديش بس. بس خلي جالك لتعديش بس بلي ربشة إنتو ما ت ي ج وما بتعديش. إن أنا وقعت تزود إنه ممكن أكتب ا ل س ي ا على ك ت ر ن في دوالي مريض ماشي و ك ي إن ما أثر ربشة بليديش بس عندي الخبر ربش. إن لازم تقولي بليديش م عبر ع ن ي م ا تنسف عندي ن ي ل ي و ن ت ك ل م عنها كمان ش و ي م ا تنسف عندي عندي ن بس عندي ب ر ا ن ي ن لازم تقولي د ي ف ن ش ا ل د ي ج و س وفي م ا تنسف عند الذبابة النوزة وفي و ك م ل ي ن ا سأرجع وأقول لكم خبر حلو. إن ا ل ذ ب ا ب النوزة وفي مكملينا جاي هتزود بس 73 في المية. معايا مش معايا. وأربع ذكر حلو تاني ا ن هي ما تنسى ا ل ذ ب ا ب ا ن و ز ة بعتها بالكامل 6000. عطوهما 3400. 4 في البلك والربيع بحرت ليش؟ أو 4 4 في ا ل ط ف د ع ر ف ر ت أ ل ي م أو 4 في المعدة ص ل م ع ي ا ولا مش معايا. المهمي ب ع ي ا ا ل ك ل ي ن ي ك ا ل ب ي ن ش وصو جا و و جا زايسلد ل ي ل ف ض ل ل س ن ت و م ا ت أ ا بشرعي ق ا ف ي ه هما ت ن س س عندي دليله. لكن د ن و ا بينكم أنا بدي م ا ي ش ب ا ل ص ب ن ق و ل ك ا ي ه تبلش د ج ن و ز م صو ك م ا تنفس. لأن ن ا ق و ل لك ا ن ا شوي. لكن د ن و ا بينكم ه م ي إ ب دينت الطب يعملوا هما ت ن ف ا يبقى. يعني ا ن ت بسوي واحد جاي وقوم التنفس بلاط جن جداً. ه م ترمين اللي ه ما ي ق ل لو و م ا ج د ا طبعاً رقم واحد، ورقم <تصفيق> رقم ا ل ن ي ن رقم ف ل ا ث ة ه م دون ا ه م السببين ممكن يعملوا ا ي ه ممكن يعملوا ليدنج ا ي ف ر ل منهم. م ث ل ا لازم ت فرق ي ن ه م ع ر ى ط و ل ا ل ف ر ق ا ل ا و ل ا ن أول شخصيات ب ا ر س ة دي ماتس دي م ا ل ي ا ن ك و أنواع شت منظر واحد على بعض أول ا ل م د ي ن وعندهم ما ينسون، عمره ما ينسى المنظر ب ت ب د لو أول حاجة ش و ف ه ا في ح ي ا ت مش ه ن س ى المنظر ده. ل ن ك بتتكلم عن ت ي ي ر م ا ت ف ي م ا س ق تتكلم عن حنفية فك أتناصرت، هتغرقك ه د ر ا ء الدنيا ومتغرق المستشفى في ى د م غير عاج، لما بدأت ت ا ب ص ر ا ع ت ق د جد عيني مشتديه ب م ع ا ب ماي لما ما تمشي شوية ز م كده زنو خلاص. الفرد ثاني ده مهم جدا، ا ع ن ا ت و ج ع الفرد ا ل ب ق أ ب ي ن ع حنفية ويتضح من غير أنا، إنما بدت أبصر ط ب ع ا ب أتكلم عن واحد عن د ه ل ي عن د و ج ع في ا ع د ا ت ب ا ل ك و ر ي ش ن ش ق و ا ض إذا ف ل ن ي ن دولي خلوك تشخص هل هو ترجع الفرد ولا ي ه ولا بدت أبصر وخلناك ا ل ن ق ط دي. ا ي ع ي ا ن ك ب ه ي ن ز ب ا و عا بتذكر ا ن ل هو ص ج ي ر راجي ي ر و ق و ل ل ي يا راجل ده عين ا ك ب د واحنا عملناه بكرة عند سكوب و كان عنده و ا ل م ج ي ض يبقى اللي ي ن ت د ه مية مية غي و ن ا ك ي ا و ل خلاص من ح ا ج ل مهمة جدا العين ا اللي ت ب د ه ا ص ل ا عنده استعداد ا ن ه و ا ي ه ا ن ه هو ي ن ز ب يعني القضي يكون بينته ك ت ي ة ا ي ه مشكلة في ع د ت ه عشان تلا القاعدة اللي ا ن ا ا ع ر ف ه ا طول عمري ا ن ه واحد عنده ليفر بينتب لازم أول حاجة عملها سكوب هو عسكت وقولي يا ر ا قبل ده من يومين ده أنا لسه أعمله ا ن د س ك و ب وكان عم د و ل ي مريج. يعرف إن هداوري مريج دي موجود في كل عينيني كاب. حتى كل شيء السبب بتعمله ا دي. صح ونوعا طبعا يبى لهم ت ع م ل ا ن د س ك و ب عشان نشوف هل هو بينزف م ت أ خ من بعده ت ولا بينزف ا ل مريج ولا بينزف منين. ده ك د ه اللي هو ا ل و ب ج ي ا باركر إ ن د ف ت ي ج ي ش ن ا ل ا ن د س ت ج ي ش ن بتعمل ا فورته إيماتنشن وهي هي ا ن د س ت ج ي ش ن ا ل و ب ج ي ا ب ا ر ت ر يعني هما الاثنين عارنا واحدة. يجي لك ا ن تحب وترهيباتينش، يجي لك و ا ر برشل، أنت كده كده تتكلم عن نفس الكلام تقريبا ي ن ي إ ت بيتي كم حاجة؟ حاجة. م ت ك ل م تطلع ك م و د لا لا. هذول ا ل م ه يقول ش ر ق م واحد ي خ ذ ي ن ي ا خ ذ شخص لما يكتب أ ف س على كتر أ ف في حاجة جماعة اسمها أولويات بس. يعني أولويات. في طلب يخرج من ا ل ت ح ل ي ق ولكن ت ب كل حاجة. ومش عارف مش عارف لي ذ ا ك ت مش م ع ي ن ب ت ك ل م ب ه ي مش جاي ب د ر ج حلوة ما أ أ و حاجات. لما تكتبها مثلاً عشر غ ر ت ة في ب م ك ت ل ا ث ه د و ل ا يعني هنا لازم رقم واحد عندك كوب أفضل واحد ينزل في ملاذ المنظر لا رقم واحد ا ن د س كوب ا ن د ك كوب ط ب ع ا هيجي ب لي بقى على المكان بتاعنا دي هيجي ا ل ف ب ر ك ي غير كمان ا ن د ك كوب لو ا ن ا حبيت على البوليتارس وجالب ا ت ب ممكن أجو على طول عن طريق اي حل ا ل ز و ا ل ي عن طريق ا ا ن د س كوب في الحين وينه كمان شوي يبقى رقم و ا لازم ت ع م ل ا رقم ا و عايزينش دي دي حل ب هي ب س ش وحتى لدوال المريخ هو اعتنسى السبب ن ا الوحيد اللي ب ي ج ي ب دوال المريخ هو البرتة و ضيقةش لما ط ب ع ا تعمل دوبلا و دوبلا ثانين على البرتة و دي عشان ش و ف قدامي بقى ا شوف ا ل ب ي ت ن ش ب ل ل تعمل برتة و دي ع ا ش و ف الضغط في البرتة و دي ع ا ش و ف ا ل ف ي ل و س ك ي و ا ل ب ل ا ث ل و ا ش و ف الحاجات دي كلها عم ت ر ي ن انا ب عم ل ا ي ه دوبلا على ت ر ا و ن د ر ا رقم 3 ل ا ث ة واحد هند وما أقولك هو د و ب ل ه دوبلا بيجي مع شكل دي مو البراثلو والدوبلا الثانين مطابق ع ف البرص البرص بتمن عن دورنا العطرة ثون عن البرص ع البرص د رقم ثلاثة تحس إن ذهني د م ى ذي هندي عصف ذي أني تحس ذي أني أنا جم على فكرة كسر الجيش أ ص ف ا ر مش كسر الوحيد ا ل ي ج ا ل دوري ماليد بورتر ا ي ب ا ت ن ش ن أنا ه د خ ل عصفار و إ ي ش ده كسر ا ج ي ش البرص بيسع ض د ي ض ي ه مستحيل هو أنت خش ع ص ط ا ر توصل من واليد بادي ا ل ي ش ما خ ر ب ا ل و ا ل ي د بادي ذ ت ي ل هتقولك منفوم هتقولك من تحت ي ا ن ي لازم ا خ ل بالأسرة في ا ل ك ا ب ل لما ه ا د ي ا ل ك ا ب ل م ب و ا ه وبروتريشن بع فكرة ا ن ا دخلت كابل عشان ا و ص ل ل ب ر ت ر ي ن هجيب لك مليون ب ل ي د d i و ر ع يرجع ي ر و الحملي كل شيء و ن ا ح ي ع د ب زوق الأسرة زوق الأسرة و ج ب ي ل ه b l e e d ونائب لسبب b l e e d هتقولي ماكنت ش خ ص بس ا ن ا وصل ا ل ا ر ز ا ي ن فطبعاً نانو نانو يعني ما خش ر يدار فبعدين ن ا دا كان قعد ن ب ا ش ي ة كذا. ع د ي ت رمشة يا بليد هل ي ن د ي د ا ألقه على كي يا. بس لا تيجي يا رامزي. على رامزي نحاول نوصل ب ا ح ر ا ف البرتالو. نازوما ي ت م و ش ا ل ق ه نوصل ز ي ق ا ل ل ه هنخش عبيد د مشغل. هنلاقي نفسنا في راي إتريا. زوق العايبة شو ن ت رامزي؟ رامزي و و ل حد ز و ق ل ا صرف. لأ نفسه ط ب ع ا من راي إتريا لأ نفسه ا ل ي يسولو ي م ة وبعدين هو عادي يزق يزق يزق البرتيبة لا أ ر ي ص ي لا فين ك ذ م ب عليه إيه, إيه اللي د ي ي ه ل ا رمز زق معايا وغدي مين في ا ل ل بادي ف وبعدين ع م ا د و ح معايا رمز مفصل كذا م ر م ز لا ي ا ي مجنون إ ا كذا و ن ا ف ي م ف ص ل ن ش في ا ل ل د ي ف ي ا ل ي بادي ه ندخل منين من ا ل ر رمز ن ا وضعينا عصب من ك ا نخش في الليبر نجيب بيدي لا لا ا ن ت سمع ك ا وخلاص. أ م ن ي مع كلام ش على هذي ا ت الدين ما كنا عملنا ا ي ه ا م ن و ح عنهم هو ذا خ ر حاجة ا ق د ر ا و ص ل ه ن ا عمري أ ف اللبر مثلاً ب وظف وعشان عيان غبي ن خ ش في اللبر ت ع ر شبه كده هجينا همجي أنا ب ر و ل ك ل و ر ي ع ن عيان ا أقدر حتى لو م ش مش ت مشكلة لبشت على ا ي ه على لازم نوصل البر تبعي أنا ما ماشي ا أ ل و ن مزائنه و ي ه هنا في ا و ي س ج ا ت الدين وبعدين ذق وذق وذق وامدختين ب في ا ل ل ب لحد ما وصلوا في السيناتوري ب ا ل أ ق ص ا إ و ص ي اللي في ا ل ل ب قوم بعد ذا يحاول يزوقه ا ب ن ما يشاف كلها زوق ي زوق ويزوقه خلاص اتحشر فين ا ا تحشر تحشر فين ب ق ى في ا ل ب ل ا ط ة ا ل ى طيف في ا ل ب ر ي ز و ق و ما هما يزوقه ا ب ل ما يشاف كلها زوق معهم ا ل ع ص ر ة ما تقبلش م ح ش و ط ا ل ا ي ج ل ي د ي يعني يعني ويجي بهو ق ث ه ا مرة تين مرة هنا في دبي و ه ي بتشعلها ف ر ي ك د ه ومرة بقى محشرها فين في ا ل ب ل ا ط ة إلى طيف وهم تمينها يوم ت ن يوم ب ع في الصباحية بتاعت الـ الـ الساعة العاشرين، خلاص اقرأ معه لي عن ب و ج د ه ب ا ت ك فينف بريشل. ع ل ى ف ك ر أ بعد كل ا ل ق ل ق ده برضو مرشح البوتري. يعني أنا مش ف ا ي ل مال قيمة. يعني كنت ع م أقدر أ ق ا ل ي ب ق ى م ا وعن طريق معادلات معينة أنا ممكن أوصل ل ل ض غ ط في البوتري. طبيعي. فطبعا هو ذا لي عن بيجد ه ب ا ت ك فينف بريشل. ت ح س ا ن ه مش قادرين يوصلون في البرتريين مرة ع م ل ك ا لبات الدين وبعدين تذوق الحد ما ت قصرت الحشر م ل ك رعين ي ب ق ى د ي ن ا س م ا وجد هل الطريق ه دي طريقة مفيدة أو طريقه ولا م ف ي ة ع و ى حدى هو رمزي مندوب هذا خطاب تبعدين ترى ب ش ا ب ي ا أنا ما عندي طريقات و م ا ص ل و ش حاجة أقولك عن ط ر ي ق م عادات ل معينة ا ن ا قام إدات شوطة البرتريين لكن ا ن ا وصلت ا ق ر ب زين للبرتريين اللي هو لبات الدين وصلت كمان ل ش ا نصر مش جيد على كاسية ما ز ي ا ع د ي م ع ا ر م في ا ل م ر ا ن ة دي هو اللي كان ب ي خ ط ب عليهم ل و ح ا ج ا ي و إ ي ن ه م خدمته لفي ا ل خ و ج ج ا م ه واكتفت برضه. تمادي ما ع ر ن ا ننظر راندي ش ي تمادي أنا ع ل ى ف إنه م ن ر و ض راندي دول عبيد. أنا عارف من أول و م ا س ت ح ج ل و ا وصلوا ا ل ب ر ت غ ا ل ي ا ن د و ي Android ا e l l y b e في نص ل 2 أو 1 ي ل و تمادي صقف فكرة أ ا لأ. شو ا ل ب ر ت ك ا ل ي م وجد م ر ف النص. النص. وخلد عبر عن ا ل ت ق ب ا ل الزرين فين ع ي ا صليهم جاي ت ا ي ن ب غ مش م خ التمدد، ما هو مخدر كده تمدد. يعني جاي بلودي على د ك ت و ر ه يا م ل ك د ه ا أقوله، ده دكتور غادي وزيه، أنتش؟ أنا جاي لبرة، و ا ن داخل في ا ل ج ن ب العين ا ا ل شمال. فين في الزين؟ ع أنا حالي ا ل ن ه س ده، الناس ده في شكل الزينين. أوصف فين في البرتالبين؟ و وكان معك كامرتك الموبايل ترى؟ أوصف. صور فين في البرتالبين و ه وأم تسميها إيه؟ ا ل د ي ن و عشان أنا بزاك من الدينيو رحت بورتوبين. ه ت ق أ ا ل د ي ن و وصورت فين بالكاميرا الموبايل في ب ر ت و ب ي ن الدينيو بورتوبين. طبعاً غبي أوش. ليه غبي ن ا و بعدين و ي ا يا جماعة ما هو؟ ن ا ل ب و ر ت و ب ي ن ا ل س و إ ش مش عادين توصلونه والزوق و من برا و ن ب ا ت ك د ي ن و بوصل ا ل ك ب ع ل ج ل أنا بورتيبا وصل ا ل ي ن ي بس لو خلت فين في ب ر ت ل د ي ن قلنا له استفدت أنا يا بس خلت ف ي في بورتوبين. حجر الوحيد، قيمه الوحيد لهذه الانجستيجيشن اللي ب ت س ف ل ا ل ن د ج و ا ل ت ص و ر فلما ت ص و ر لو ف ي ت ر و م ب و ز ا ل ن د ج د ي ش ك م ل إذا بدي ش ص ح ا ص بس ب و ر ت ل ج ي ت ر و م ب و ز ا إنما هل قال ل ي بديش أبني؟ هل قال ل ي ب س ي عم الزي؟ هل قال ل ي ا ي حاجة؟ ولا أي حد؟ صح ولا غلط؟ ط م ه م ن ه ك د ه س ن و د ي لينو بورتر واحد على فكرة حس ا ن الأهم حاجة تتعمل س ع ا هي ي ه ن د س ك و م ب ع ت لينس طري بأخذ بكل كده وخطف. يا خ و ا طري ب م ا ج ا ي ج ي دخلت ا ل ا م ب ي ت ي ش ن واحد free and waitship ل ي ب ت ا ل د ي ل و د ر ت ش شوف ر ي ا e and w a i t s لما يكمل ا ص و ر ه الأول حالة انذكوب د وبعد كده صوب ن ص وبعد كده ق و د ا س ر ا ئ ي ل ي ا ت د ب ق ى free and w a i t s h i وبعدين الدينيوم ر س و ز ا ف ي وبعدين هي بعد كده ل ي ه م و ت ر ش هو شبه بالبورتر هايبرتينشين ا ب ه بالبورتر هايبرتينش ن إن بيحصل ا ي ه نبرسوز طب ما لازم نشوف ا ل ن ب ر فقلت ا أنا بروح على عشان شوف ا ل ل ي ب ر ي ا ل ر و ز ن ا و شوف الليبر ا خ ب ر ه ا ي ه تعمل الليبر خ م ش ي ن ت ي الكلام ده. رقم ستة ق اللي هي دي؟ نعم الحمد لله ا و ل ي ا بريم، بريم ممكن بريم و ر ل ا و بريم ي ي ج ب ا ر ي م سوارع عشان نشحطه، جان ب ا ر ت ي وبريم ي ي لعشان ن ش ح ط لو في الهزيمة أ ن ا ع عشان نجيب ا ل ب ر ل ه ا رقم واحد م س ك و ب رقم اثنين. بالهجة ب و ل ي ا هي بريم بار. اللي هي ب ن ع م ل ه ا ب ا ل م ا ي ر م ي ن ا الرقم واحد ا ل م ز و ط رقم اتنين. دبلة. رقم ث ل ا ة ي ع وجه من ا ل ك ي ل رقم اثنين ط رقم ا ل م ي ر م ي رقم س بريم بريم رقم س اللي هي بريم أهم حاجة في ا د ن ي ا ت ر م و ب هاي ب ت عاد أ ق و ل اللي هو ده عم بالي ت ي ا ل بطة ص ع ل ن تريمن و ب ر ط ه ي بتنش عالتريمن ت ا ه سجاه ه ا يبرق رقم تريمن و ب ر ف هاي بتنش ع ا ل ك ر سؤال ده مريض حن كل رقم ي ب ق ا فيها ع ا ي ز ة ا ل ت ج ي ن ه تبي تحسب كذا ت ع ا ل قطب صغير بيحلى متر. موحش. رقم واحد رقم واحد شو ب ع جميل ا ل ل د ك و ا ن ت بعالج هم فجينا بنتكلم ع ن تريث م ن و ا ت حجات. رقم واحد تريث م ن ا و س ا ج ي ا ر رقم اثنين تريث م ن د و ا ت ر و رقم ثلاثة تريث م ن د و ا ت ربعين. و د شو ر ب ي ن صناع حتى في. شو ك ت ب م ا صوت جار عشان علاج. ي ث جيارة س ب ع ي ا ل ر د ة جت س ب ع ا م ر ة س ي ة ربعين سبعين ص ا م يعني ث ل ا ث ه و ل اللي بيحكيه. ي ع ن ا ل ف ي من ت ف ط على ا ل م ت ن ش ن ك ب ع ر ا ل س ج ا ئ بارتيز والسكوب و ا ل إ ن ك ل و ب ا ت ي ت ا م والعصاي. أ ل ن ل و س ي و ل ا ع ا ي ت لكن عادين نشوف ع د ا ي ت من و بارتيز. الله يخليكوا ت ع ا ت ك م ر ي ت من و ي ي ب ا ر ت ك ت ب ة مليون ب م يعني سؤال ت ج ا ي ا ل س ن دي ن س ب مليون ب ا ل م يعني سؤال ده لو ما ج ت ا ل س ن ي أنا ر ف أي خط معتبر عليه. اللي أنا بيجي على طول طبعًا الجيش ا ل ف ا ن س ي لا د ي جاب طوليا. السرج ا ل ف ر س ي يعني طبعًا استحالة ما ي ش لمدة ث ي ن و 4 ا ب ط ب ا ا ل ج ي ا ل ن س ي ا ن و ل ن ا ط ع ا ا ج ي ش ف ي و ا ر ي ة السرج ا ل ف ر س ي دب تحجات هنبدأ أول لعالج السرج الفرنسي زي. ط ب ع ا عندنا في ا آه... ا ترابيوتك وفي عندنا بروتك و د ستة وده إيه ده ست. نبدأ نعالج ي و ي ن ا ل ب ت ك ولا ا ن د ي ت و ن ي ا ل ت ك ن ب د ب ي ت ا ل و ل ن ب د ي و ن ا ل ت ك ولا نبدأ ب ب ر و ك ا ك س ن د ي ت و ن ي ا ل ت ك يبدأ ديوانك ا ل أ س ئ ل د ي و ن ك ا ل ل نتكلم بالمنطق ولا نتكلم ا ي كلام. ن ع ا ي ن ه برضو. نتكلم بالمنطق يعني بالمنطق يعني جالي وينزل أنا جاي ج ل ق ت ع ي ن وحلفي وانتحت وبنزل ذا و ل كلمة تعمل هالوين. ا ح ن ا بالمنطق و ا راجع. في ا و ل كلمة ب ر ي و د ي ب ر ق م واحد ت ا ك م ت ت ل ا ل ح ا ي م الحنفيين. الرقم واحد. في ا ل م ا س ي ر و ي ن البلاط ر ف ي و ج ا في م ا ي ج ي ممكن فيتامين سي عشان إ ن ن ي ف الكلام ممكن يقد. ي ا ل ق م و ا د ر ا ف ي و ا رقم ي ن و لازم ت ك ر ر ق م ا ل ن ع ا ل ت ذ ك ر ل ا ف ا ل ح ي يبقى ا ن ا معروّ. لازم ع ر ف مكان ا ل ح ر ف ي ا مكان الحنفي عرفت ا ه ا ل م و يبقى رقم ن ي ن ا ي ه ا ل و لازم تذكر ا ل و رقم 3 رقم ا تحاول الأول مع ميديكل مش ميديكل إزاي آخرين كلام وهاي ل ك ا م كله ن ا ل ن ي ا د و ي ا ي ن ه ا ا أ د و ي ة اللي هم ك ت و ع ن ف ط ب ع ا ا ل أ د و ي ا ل ي ت ع ن ه م دواء الدنيا اسمه برضو ي ه ب ا ض و ب ر ي ن البرضو ب ر ي ن ا ل ب ض و برتين برضو برتين ل ع و ك ن ا أ ر إ ن ض و ب ر ي ن أو ر ض و برتين ي ح ا ج المهم ا ل ر ض و برتين ده بيعلق من اسمه برضو برتين يعني ب ي ع م ل ي ه بعض الكولسترولش و ف ي ف ا ل ع ي و ل اللي موجودة في الجسم كلها، لكن فيه عرتي... ف ي لازم تقولي بقى وبيقولي وبي صح ي مقالة برابع ليه بعض الكولسترولش وفيه، و ا ل ع ص ي و دي كل ما هي يعني لو جبت ه و ي هاي ولا بعض الكولسترولش وفيه، و ل ا ل ع ص ر ي و ممكن تجي ف ل ا لكن الحجة اللي بتتفق ا ل ل بورط ه ي باتيشن ل ل ا بعتي ب ض ك ر ش عشان هسن. يعني بعض الكولسترولش واحد وكمين ط ر ي ا ر ي و حلو أ و م ن ذ ن د ر بارتيول يعني معنا كذا ندمم الرئيس ا ل ت ن ي ي ل لبيتمل ا خ ل ا ل ت ن ف ي ي ل لبيتمل ر ح ل البورتر ف ي هي ه ي جي. L في ب ل ض L لكن طارقين ده عن بعض ب ي م ش ب ي ع م ل حد رائعة. يقولك ب ي ع م ل ب ع ض Collection of s t ي t i c a r b i t r أظن حلو جدا. ل ا ن معنا كذا ندمم ا ل ل ي ف ي ل بارتيول ه ي ل ب ق ى م ل هاي يمكن البورتر ف ي ن ا عن طريق بستو لأنو ا أو ا ل خ ة هاي L ب ع ش ا ن ك ا بتعالج ا ل ب و ر ت ا ي ب ش يبقى إذا البازو بيسين ب ي ع م ل ك بازو كونتراسشن أو في هدفيك أ ر ت ي و ل عن المدنتريك أ ر ت ي ي و معية ولا معية؟ ا ل ل ج ر ع بتاع البازو بيسين تحس إن ا ل ج ر ع لما ينها تحس إن أنا ب س ا ل ش ي ا لكن عادو هاي. يعني أنا ك ل ج ر ع بنيد عشرين م ل ي في متين ميلي بوجود خ م ش ة ي ن ل م ي ة بموجب over t w e n أو عشرين م ل ي ا ا ت ح ت إن الجورع ه د ي ي س ا ب ق لكن م ي ش تمشي؟ ع ش ن ملي، 20 ملي بركود و 5% ة ي ل م د ة ع 0 د ق ي ق يعني النص الساعة كلها 20 ن دقيقة م ش ت ر عشان تبقى كلها ع ش ر ي ه ا ت ع ش ر ي ا ت ع ش ر ن ا ت ع ش ر ي ملي، 20 ملي بركود. المهم غ ر و ا الكلمة دي مكتوبة عن ذ ك م من عدم الحكمة. ده هو بقى الكلمة دي ي مكتوبة عن ذ ك م بالي. الله يخلوهم يخلوهم يعني ت ج م و ه ا ب ا ل عربي من عدم الحكمة. ا ن ش تدي ب ا ض و بستين ا و ا ي دواء ثاني زين. يعني لو بفكر ب ع ش ا ت ت ي ن أي دواء. من عدم الحد، ي ع ن ا أنت بدي أي دواء م ن د و ل أكتر من يوم واحد. يعني لو أنا ع ل م ك ا ن ت ي و ج ا لمثلك عن فضول بيتين آخر يوم، ي هو ما تطلع من كده. يعني يا جرّم م فضول بيتين ليش برش بيعمل فضول ك و ل س ت ر ي ك ش ن في الميزينت ا ل ي كل هباته أبتريوم، بيعمل لي فضول ك و ل س ت ر ي ك ش ن في كل ا ل أ ط ر ي و ن اللي في جسم. عارف أبطأ في هذي يوم، ش ي اللي كان في خرسانات، ده عايزين أي علامة ليه؟ بقى بدأ يحط فضول ك و ل س ت ر ي ك ش ن في ا ل جسم. ف ج د أ ب د ا لونه بلور يفتح يفتح يفتح وانعافه ممكن الدكتور هندي لما تناورته أو ي د م ت ه ت و ش ه ذ ا كان ط ب ا ن ض غ ط ش هذا ا رجع ا ل ا ن ي ا و ل على بلور س ي وعند كل شوي بلور بلور بلور لحد ما يموت هيدا يضغط و ق ا ع ج د ا جداً, جدا لأن في ضغط ا ل ك و ر ي ا ش هيجيب د و م ا ن ز ي ف لو ي ث ن ن ب ق ى لو عنده الضغط ه ي ب ا تنشا كل شوي هيدا ده طبعاً ياعلا ي ا ل ا يراو ع ل ا الله د ا ل ك ت و ر ص ب ع جم ك د ا ل ح ج اللي و م ا ج د ا بعد ط ع ا ن ا ن ا لما تدي ا و ل ما تدي ب غ ط ب س ي ن بيعمل ضغط ك و ا وفي و ف كمان الكورونا ف ن ا عنده استعدادني ج ي ل ه ش ت لين ف ج أ ت ك ل م د ا غ ي ب و ح أو ب ت و ر ا ل ا ح ظ ولكن إن ا ن ا الحمد لله لم دم وقف أنا ح ا س بصدري بيعانش ط ب ع ا بتصور ليه يجي عليها راح ي ص د ر ليه ممكن م حاجة تراثية لحق اللي, اللي كانت بتنزل د ا م د ي ممكن يخش كيان كارت جديد و ي د ي ل ه ا ن ج ن ه ويطلع معك لك إنفاض كان في ت ي الفاضل بسين ط ب ع ا م منوع منع بس ا ف ت ست حامل ست حامل يوطرة ت ر و ل ه ا يحصلوا ي ه <مدلسة> <تصفيق> كنت ر ا ت ع ر ف و حصر ا ب و ر ش عرضه. لبعض أي ب ا ل ب ر ب ة تين عشان ت د ر ل ك من عزم الحكمة ا ن تقدّم طب ر ط و ل ة هتسألني هل هو ا ل ف ك تبعوي ا ل ح ا ج ا ت دي تفك تبعوي أو لا مش ا ل ف ك تبعوي. عشان ك د ه لازم تعمل ب ى رقم 4 ر ب ق ى رقم واحد ب د م رقم اثنين بنكوب. رقم 3 برضو بالتين. أو ا ل ع ف ن م ن و ا ل ح ا ج ا ت اللي عندكم. ورقم 4 ر ب ع رقم 4 د م أ ع م ل ا إنجيشة ا ن ج ي ش ة التيلين و س ب ي ا ا ل ا ب إ د و ل عندنا ب ا ل دوالي لشيء شهادة ترا ف ي ت ح ا ن ما بعمل ده ص م كذا أو لما تيجي على مكان الدوالي صمغ يوم ينشف يوم يوعك ن ا د ي ه يوعك ناديب لتمر على طريق ا ل د س ك و ب ع ل ك ر ى ا ل ب س ك و ب ف ع ي ن عنده س ج ر بس مستحيل يعني ل ا ن تتكلم عن دم ك ت ي جدا مش أي واحد يعرف ي ع ل ي مش أي واحد يقدر م ن ظ ر هذا العين ل ا ن بيبقى عملية دم ك ت ي جدا م ر من حال دوالي أو لأحسن ا ل دوالي بدل ما ص و ماذا ن الصوت ب د ي بين دواليش إذا طلع حال د و ا ل ي أو بندرا ا ج ي ش ة نحن ع ب ق بندرا ل ج ي ش ن أو ا ن ج ك ش ن ل كيلو ر a b الاتنين د واحدين. بندرا ل ج ي ش ا ح س ح شوية، ل ا ن ا ل ك و م ب ل ي ك ي ش ن بدل ا ل إ ن ج ك ش ن ل كيلو ر a b بتبقي في بندرا ل ج ي ش ن ا ق ل يعني من ي ا ل ك م ب ر ي ش ن أو ك ث ر أو ا ن ج ي ش ن ا و ه صفرة، هتبقى ا ق ل مع ك ل و أقل مع حال د و ا ل ي رقم خ ا ي ة ك ل ه ب ي ن ع ط ر ي ق ل م سووا. ب ر ة ت خ ش ب ا ل ظ ر ا م تحاول يومك تيجي ف حاجة عنا زي جنب الظبط، ل ن ا ن ت بس بسواة ل م و ض ة ل و ة ف ة ح ه ا ي ن في ح ي ا ن ا خ ل ب ل ك و بعع عيد ا ل ج ي ش ا ن ي ك ل و ا له ص ر ب ي وبندر ا ي ج ي ش ا ن ي ل ا ع ه ي من أيام ش ب ب ب ر ف ل متسشط، وخل ا ل ب ك و في نقطة مش عارف تخط ا ل ك و منها ولا لا. ا ل عيالنا عنده ن ب س خروز في العادة د و ل ل مادي هو أتذكر ا ن ه ي ي ل ه د و ا ل مادي وهو متسشط. يعني أسكوب واحد ف ك ر فيتون د و ل م ر ي ض ه ا بيجي ي ش غ ا ل م س ا ش ف الدور عيان ط ب ع ا بعد المستشفى طبع. فور طبعاً ا ن ا نزلت بعده ممكن ت ج ر ا في البيت ممكن ت ج ي و ه عليه و ا ممكن ت ج ر و هو مشي في الشارع صح والغلط في البيت أنا شايف أ ا ب ل بول ن ا ل ب د ا ي ا و لو راح مستشفى أي كلام شايفه ممكن أ ب ل بول نعمله ا ي ه ا ن د و س ك و ب أو ا ن ج ك ش ن س ك ل ا ل س و ص ا في هذه الحالة بعد ل ح ج ة ب ع ع ا ق د الحجة دي ب ر ض من ه ا ج قوي بس ن ه ا ما ي ي لأنه بتحط عين ل ح ما يروح المستشفى وكون ل م س ت ش ف ى عمله إيه ب ق ى من ج ي ش أ ك ي و ر ما مو نوفره ينزل كله موت ف ع م ل ا إيه نعمل حرفنا ا ل ل نستفيد م ن كموديو ن س ت ي د منه جماعه إيه ب ق ى ش ت و ن مش بس أضع شجر لكن بلدين بلدان ح ب كل عين و ص ف ر شايفينه ا ن ع ت حد عمل ز ي ع ن ت ر ا نبعت حد ع م ل و ز ي م ي ع ي ا ت ل و ن ه ت ع ز ي ى ن ا ن ب و خ ا ل ا ن ب و ب ة ر ك ب و ا غ ب حتى لي عشان ن ي ن ب و ب الأنبوبة دي جوهها ثلاث ا د ي نسمع كده ب ا ل ط ا ع د ثلاث أرادي بهم. ركزوا بكم، ف م ثلاث ا د ي بهم، ومتعملينا طبعاً ف ي ن ا بلدين يف على صار غصب لشيكو. المهم دي كده ا ل ا ن ب و ب ة عبارة عن ثلاث أ ا د ي بضبط ن ج ا ت ه م فالمهم ثلاث أ ا د ي ب ه و الأنبوبة الأولى دي ر ا ج ل راجع. رأيي العادي عشان أ خ ط فيها لك، مش ي ع ن ي ه ن ز ل ه ا فينا نزرقنا ا ل ص ب ف ة ما حصل ما توصل ل ل م ع د و ورديها س ت خ د م ه ا ك ب ل ا ئ ه رأيتي. و الأنبوبة الثانية، ل ع ي د ه ا في بدونه م د و ر ة النهائي. طبعاً أنت بتدخل، أوه أنت بتدخل الصبطة تدخل ب ل و ن ه ما ت ب ت خ ش ج ب ل و ن ه خالص إلا أنت لما توصل العلامة خلاص معبينا إن هو وصل ف ي ن وصل ف ي ن ب ع د أول ما توصل ل ل م ع د و تبدأين. ت ن ف خ البالونات، ت ق ت ق ط ثم تفتح، البالونات تزفر. تيجي تشد رأساً، تيجي في وبراتي مش هتصلع. جالس عشر سين. كده ت م ا م و ن ا مش ت م ي ه دبنا خدت ف الأنبوبة دخل ف ه ا عن طريق ب و ر العين أو ا ل أ ق س ن هدخل عن طريق من خ ي ا ل العين. وبعدين هدخل عشان ما يعضهاش ولا عنده ي ح ج ا فصلو د خ ل ه ا وبعد كده و ل ما توصل للنار بتبدأ ت ف خ هتنفخ يبقى تثبت في الأنبوبة فين في ا ل م ا ر هنا ا ل ل ح ظ دي. ثم ن ا خ ل ا ل أ ن ب و ب الثالثة. ا ل أ ن ب و ب ه الثالثة فيها نمد ن في البالون. فين بعد ما كانوا ل م ث ل ا بالون ده بعد العنبوبة ديها تبقى موجودة في الواتي طرف العنبوبة من تقع على ا ل س ط و ر ة يبقى العنبوبة دي كلها موجودة في السطارة. في هنا لو ن د ت ن ا بالون أو نفتحه ونبلونه دي ت ع و ل ليه؟ قم بريشة على طبقة م ع ن ة دي. ط ب ع ا هي حاجة ب ب ا ئ ي ة ولكنها ب ر ض ه تنقل ع ي ن ل حد ما ر ق ي ا ر جداً. ا ن جاك ش ن في الرصاصة ع ي د ا ل ف ل ا س ت ي ك ا ي ج ي ي ن أو أنا ع ي ه ا لو واحد يدي مش حلوة ممكن ت ج ي ب صد ا ل ج د ممكن ت ن ت ج ي ب ي د ج و ا ل ا ل ط ا ة ا ن ت تاخذ ب ا ل ن ب و ة تجيب له أي م ش ك ل ه في ا ل ص ا ف ج ة أو تجيب له ا ل فريشة أو تجيب له ك ي ن ي ا في ا ل ص ا ف ج ة فبعد ما تجيب ال ا ن ب و ة دي ع د ي يصير م ا ه ب ت ي ج معه م ش ا ق ل دي. حتى ما نوصل ا ل م ش ف ى ي ه ح د ما نوصل ل ل م س ت ش ع ل ى فكرة ترى في ا ل م س ت ش ف طبعاً ص ل ا يعني تسيبو فيها عادي ا و ا ل ل ا ض ي ة يوقف على فترة م ب ي ع ر ب يديك. ب ي س م ه دي ما تروح لك تسمع دي. تشوف تشوف ي على ف ر ة ن ت ت ت ع ر ل ف ك ا ل ت و ب دي بقى تمكن تسمع ا ل م و ض لا م ش ا زبائن زبائن ل ل ي هي خط ج و ء زبائن يعني تمكن تسمع ع ل فكرة يوم أو كله بس تعمل ا ي ه أوه أ ح س ه ا من ت ن ا ت ا بلعين إيش تجي؟ م ك ن تسمع على فكرة ا ل ي هي ا ي ه ر ي تجوب شوفها ر ا ي ت ي و ب وحرص اللي يحصل يبقى مشكلة ال ساندفليكنت الدي... ي و ب س ا ن د ي ك ن ت يوبي ن ت بتديه ف م ن ت ي ا ه ت ب ع معك في شنطة ع ك س ا ن د ل ي و ب ش ة ممكن ع ا تبى تمشي في الشارع س ا ف ا ئ ي واحد ف ا أ ج ا و ي د و ن ع ا ر ف ي ه ت ل تيجي. م ا ش و ا بشرة ا ل ا د ا ا خور الدم خرج ل ب و ه د ا م ا ت م ت د ط ع يعم. أنا مايا ش ا ن ط ة طلع من الشانطة هي. كان س ك ي ثم ممكن ب ط ر ي د ي ما. بتوري ت ي ي م ا ش ا ط ر ط ا ط ا ا أي خدمة. إ ا ي ف و ه ا ل ا ه ل ى ه م ا ل ا ل ا هلا. ه ا هلا. ه ا ه ل هلا. هلا. هلا. هلا. هلا. ل ا ه ه ا ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ل ل ه هنا حاجة هنا حاجة ممكن تروح على طنعة بولتوس تمشي ا ل ش م والبولتوس تمشي ا ل ش م هنتكلم عن ا ل م و ج ا ت بروكسيس ب برو ر و ك س في عندنا البروكسيس لما ستة حجات ثلاثة بريمالي وثلاثة إيه وثلاثة س ك ا ل نبدأ ب ا ل ب ر ي م ر ي ولا ا ل س ك ا هو يعني ب ر ي م ر ي يعني إيه س ك ا ب ر ي م ر ي يعني يعني بمن واحد ا و ر ي ج ي على و ه ا ل م د ي أنا بمن ع ي ي د ر و ل م ر عيونه مش معية ا ل س ك ا ل يعني يعني ب ق لنا على ا ل ص ر يعني هو أبدي لذا قبل كده ما ت ا ر ف ش عايز يحصل ا ل ط ر ح في م ك فنرجع بالبرايمر يقول كناتا واستكمل ت ا و من البرايمر واحد عنده د و مالي. تعمله. خ ب ر ا ت ك اللي ت و ل عينين ثابت والله عنده دوري مالي. ع ش ا بس ييجي الموضوع واضح. واحد عنده دوري مالي. إ ه ن ا مالي. شو؟ عندي دوري مالي يعني راح ي ا م يقولوا أنت, انت عندك د و ل ي مالي. رقم واحد لو هي مش e م ب ي d d i n g d ب ش b في يعني لما تمشي على برقم واحد كذا واحد ن ا ط بس س لو هي س م و l مش e م ب ي d d i n g d ب ش b s و ل يبقى ع ر ف من ي ن هي e م ب ي d d i n g d ب ش b s ل ا Embedding d r a b s ه ي ت ب ل into c o o حقل بالمنظار ه ل ا ق ي الأكسجين ب ا ر ك ف ك ب ي ر ة ق و ي وفي نفس الوقت ب ي ه م طعم جميل ق و ي ب ا في ن س ه مو ع ص ي حلو عوي هلا الأكسجين هذا ا ل ب ي عم ي ي ر فراولة ع ش ا فراولة وتبع ك ي ر ة وفي ا و l u r و n g f l ا و ز ل ك م خلاص كنا طلعنا، لازم أنكم ا ن ا نقدر ع م ل دا ا لا والله بتحتني على و ش ك الانتظار، الحل ديلا دي ب ي ا ت د خ ل أنا أنا وريته و س ج ا ل برد ر غ ي ة لما ك و ن عينيني ك ت ي م ع ظ و ه م ا ي ه بس وسجل برد ما ت م ش حاجة، خ ل ب ا ر ك ب حاجة، ا ن ت لو فكرت تعمل الحاجات اللي ه ت ع م ل ه ا برضو ليها و م m ل ي ك ي ش ن ما انا ق لو ترك ا ص ل ا حاجة تنتفث ا ي و م هتخشها كون تلعبو ب ي ن ا و هتجيب له م ث ل ا ا م ي ة في ا ل و ت ط أو هتجيب ه بالكوريشا، و هتجيب ه الحاجات ي برضو م ا د من... ا م ا ن ت مش خيط على ع ي ا د ه تجيبه ما ت ع م ل و ش ا ي حاجة. يبقى رقم واحد مش ت طبيعي هذا، ل ا لو كانت ا ل ا أ ط ج ي ة باردة كبيرة ا و ا ن بيند دراج. رقم اتنين. ثاني حاجة لو كانت كبيرة شوية، ممكن تمشي على أدوية، و ه ذ ه الأدوية ب ي ن ه وبينك ب ت عمش ل حاجة ع ا ي إن أنا عشان ع م ل ل ي ا ه أيونا ب ط ر ك تلاقي حاجة. خلاص عايز بكرة حاجة، ه أ خ ر ي ت ه ا أ ي و ل جاي بروشيتة أم ك ت ب ل ه بيتا بروكر، ا ن د ر ا ن بروكر، أي حاجة. أ ل ما يطيق. ه ي و ن ا تبتدي هي بيتا ب ل و ك ر ت ش غ ل إ ن ق على ما هي بيتا ب ل و ك ر بتقلل الكاردك و بض. بتقلل ا ل د م اللي رايح ل ل ب ر ك ا د ي ن بتقلل الضغط. وبعدين لو ضغط ق ل هي نظرية ب ا ن ي ن هي ق ل الضغط. لكن ما أنا مش حكي. طب نايت ديف علما ك ر ا مع ه ي ت ا ط ر ي ق ة بكره ن هي بينو ي ن ي ن و ب ا ي ز فممكن تقلل ش و ي ه ي ك تقولي. هي تعمل حاجة هي ما تمش، بس هي نظرية، ي ت ب و ا قبيل ك ا و ك تي ت بس كل ا ل ع ل م ا ب ي ا خ د و ه ا أي كذا. رقم ثلاثة، ا ن ت را ممكن تعمله لو هي على وشك الانتظار تأثير حالة تعمل ب ا ن د ل ا ي ن ي ش ن أو ا ن ج ك س ك د ي ر وترجع. فبعد ك د ه ا ل س ا ن د ر ي ب ر ي ن ش ن ا ن ت عايز تمنع ا ل ر ا ب ا ت ع ج ي من ا خ ر هو ث ل ا ث ح ل ا ت واحد واثنين هو ماتنين وثلاثة في البرايم ا ل ب ي بريزنشن. يعني ت ب د مني. ما كيشت ق و ل ي هي طر على و ش ه في الانتظار ما حيرني هو أصلنا ف ق ب ل ك قالتها د و ر هي ر ا ش ك في الانتظار و ع ه جب رقم واحد ا ل ي ت ل هي ة ب ل و ك ر ا ل ن ا ل كريت رقم اثنين انجاشن كريتو س ر ب ي رقم ثلاثة خ و الحين سال العيال عليك كويس قدامة حاجة اسمها في ق د ا م ك كذا خ ي ا عملية طبعا م ل ي ة نبدأ ا ع م ل ي ا ت ح اسمها و ت أ خ د ث ا ث ي م ن الراحة ت ر ل ا ل ع ي ل حاجة اسمها بورتو س س ت م ي ك ش ا ت ا س م ي ن بورتو سستيميك شاب يعني ت ا خ و ا س ه ب ي ن ا ل ب و ر ت ل دين لستيميك سكوليش أ ذ ل ب و ك ا د ي ن ا م في توم من ي ن ا ل بوكاتيرام. طبيبهم دخلت معين. ا بس ب ر و ا ي ع ل ي ن عظيم. وهنا في عملية و ظ ي ي العملية الأولى. العملية الأولى. لواحد عملها و كان إنجليزي. أعتقد أنه كان إنجليزي لأن هذه ي العملية اللي كانوا عرضوها عليم. ى م عبد الحط ي ل ح ط عبد الحليم الحط. لما ت ق فيه عملية بابا ممكن ت غ ن ي عبد الحليم. بس تعمل عملية. هتعمل العملية. قل لهم عملية. قالوا إحنا خ وصف ا ل ا ل ع م ل ي ا ي ع م ل ك د ت ى ي خ ذ وصف من ب و ر ت ا ي و ة من ب ا ل ا ن ث ي و ب ن ت ي ج يبقى اسمها ي ه عبد ا ل ح ي قالوا ق اسمها ي ه قالوا اسمه ح ن ا ي ح ر بنا خلا من ب و ر ت ا ي ن عشان هو د ي ن ي ا ل ن ث ي و ب ن ت ي ج اسمها ب و ر ت و ي عبد ا ل ح ي خذ ل ه حاجة ق ا ل لأ أنتي خ ذ الدم ط بقى ا ل ي في ا ل و د د بشر بس ن ت كده عم تدي مشكلة من ت خ ل ي ت الدم ي ع ا ت ع ألفين و س ي ع ي ن ك ي ل دون المرور بمن ا ل ك ب د ا ل له د ه هيج يعني بعد كذا ا ل ل ت ب د يعاتد و ن المرور بالكبد يعني فيه أمونيا والامونيا طبعا دي مرت جدوا مذاب كي ف ل و يعني هو ممكن ي ب ى و ا ق د ك د ه يذوق ي ق ع ع ل له لا أنا مش عملي دي العملية دي زين ا ح ا ب و ر ت و كيف ي ع ي ه ب و ر ت و كيف ل ش ا ن ع نفس الراجل ا ل و ا طب ليش خدي فكرة تانية ا ل و ا هي فكرة تانية ل دين د ق ي يعني مش ع م ل ه ا ع ل ا ل مش ع م ل ل ا ن ده جد فلوس علوا طب خدي فكرة تانية بقى الوهي فكرة تانية. عم أجيله ب س ر ا ي مش ه ن ا خ ذ من بورس بيم. أنا ما أخذ من من السوبيديو و ا ل ي ن ت ر ي م و ا ل أ م و ا ق ل ي ن ب ر ة بالإنفير و ب ن ت ي فعبد الحليم م د ع ل ي ه دناه ل مين طبعاً؟ ا ن ل ه فكرة ع ت ا ي إذا كانت م ا خدت من بورس د ي ن كان عندي ا ن ت ف ا ض ة ف م ط ل و ت ا خ ذ من السوبيديو و ا ل ي ن ت ر ب ي م شخصياً.